السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم أ ص و ل ا وسهل بها إ ل ي ه وصولا و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ما أ ب ر ز ت أ ص و ل العلوم وبين المنطوق منها والمفهوم أ م ا بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج أ ص و ل العلم في سنته ا ل أ و ل ى ثلاث وثلاثين بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ه والالف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ل إ م ا م ا ل د ع و ة ا ل ا ص ل ا ح ي ة في ج ز ي ر ة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى س ن ة ست بعد المئتين و ا ل أ ل ف وقد انتهى بنا البيان إ ل ى قوله رحمه الله باب الذبح لغير الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرق الأنبياء والمرسلين نبينا أما فقال إمام الدعوة لله على وعلى آله محمد وصحبه أجمعين بعد رب أشرق ا ج ز ا الله لنا ل ه الثواب و ا د خ ن ا واياه ا ل ج ن ة بغير ك س ا ب ولا عذاب باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى مقصود ا ل ت ر ج م ة مقصود الترجمه بيان حكم الذبح لغير الله بيان حكم الذبح لغير الله و إ ط ل ا ق ه دون إ ب ا ن ة عنه المقصود منه إ ث ا ر ة الهمم و توجيه ا ل أ ن ظ ا ر ل م ع ر ف ة حكمه و ترك إ ب ه ا م ه حامله إ ر ا د ة توجيه ا ل أ ن ظ ا ر و إ ث ا ر ة الهمم لمعرفته فلم يصرح به نعم و قول الله تعالى قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي و م ا ت ي لله رب العالمين لا شريك له الايه وقوله فصل ر ب ك وانحر عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ر ب ع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لا ن و اليه لعن الله من ا و ى محدثا لعن الله من غير منار ا ل أ ر ض ر و مسلم وعن طالب بن الشهاب إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذبابه ودخل النار رجل في ذبابه قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا ل أ ح د ه م ا قرب قال ليس عندي شيء ا ق ر ب قالوا لا اقرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا ل ل آ خ ر قرب فقال ما كنت ليقرب ل أ ح د شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل ا ل ج ن ة رواه أ ح م د ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة أ ر ب ع ة أ د ل ة فالدليل ا ل أ و ل قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ا ل آ ي ة ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين فالنسك ا ل ذ ب و أ ل في قوله لله الاستحقاق فالمستحق للذبح له هو الله وحده فيكون الذبح لله ع ب ا د ة ت و ح ي د ي ة ف إ ن جعلت لغيره صارت ع ب ا د ة ش ر ك ي ة فعلم منه أ ن الذبح لغير الله شرك أ ك ب ر والدليل الثاني قوله تعالى فصل ّ لربك وانحر ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله وانحر فالنحر الذبح و ا ل أ م ر بجعله لله تخصيص بكونه ع ب ا د ة يتقرب بها إ ل ي ه وما كان ع ب ا د ة لله فهو من حقه ف إ ذ ا جعل حقه لغيره كان ذلك الجعل إ ي ش شركا فعلم أ ن المصنف رحمه الله تعالى ساق هاتين ا ل آ ي ت ي ن وهما في ايش في الذبح لله ام لغير الله في الذبح لله عز و جل تنبيها ب أ ن م ن ا ق ض ة ذلك بالذبح لغيره يوقع في مقابل المذكور فيهما فالمذكور فيهما أ ن الذبح لله توحيد له ف إ ذ ا جعل ُ الذبح لغيره صار شركا ًِْ والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ر ب ع كلمات الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في ق و ل ه لعن الله من ذبح لغير الله واللعن من علامات تعظيم المنهي عنه المسمى شرعا ايش كبيره المسمى شرعا كبيره ف ا ل ك ب ي ر ة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم فالكبيره شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم ومن دلائل تعظيم ا ل د ن ب اقترانه باللعن ومن دلائل تعظيم الذنب اقترانه باللعن الذي هو طرد من ر ح م ة الله عز وجل فالذنب المقرون باللعن ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب فيكون ا ل ذ ب لغير الله عز وجل ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دخل رجل ج ن ة الحديث رواه أ ح م د واطلاق العزو اليه إ ل ى أ ي كتاب ل أ ح م د واطلاق العزو اليه ا ل أ خ يقول الزهد و ن ت م س ك ت ت ت ا ر ك الزهد الى ا ل م س ل و إ ط ل ا ق العزو إ ل ي ه ينصرف إ ل ى المسند ف إ ذ ا قيل في حديث رواه أ ح م د أ ي في مسنده ل أ ن ه أ ج ل كتبه و أ ع ظ م ه ا وهذا الحديث م م ن ت م س في مسند أ ح م د فلم يوجد أ ش ا ر إ ل ى ذلك ا ل ع ل ا م ة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد و غيره و المصنف رحمه الله تعالى اقتفى في عزوه إ ل ى أ ح م د ابن القيم رحمه الله ف إ ن ابن القيم نقل هذا الحديث و عزاه إ ل ى أ ح م د فظن المصنف لما نقله عنه أ ن ه أ ر ا د المشهور ة من العزو إ ل ي ه و أ ن الحديث في مسند أ ح م د ف أ ط ل ق ه و لم يقيده و الصحيح أ ن هذا الحديث كما بالنسخ التي ب أ ي د ي ن ا في الزهد لا في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د فرواه أ ح م د في الزهد من حديث طالق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال دخل ا ل ج ن ة رجل في ذباب الحديث بتمامه و إ س ن ا د ه صحيح فيكون راوي هذا الحديث من ا ل ص ح ا ب ة من سلمان ا ل ف ا ل س ي رضي الله عنه إ ل ا أ ن ه لم يرفعه و إ ن م ا قال دخل ا ل ج ن ة رجل في ذباب و دخل النار رجل في ذباب فهو موقوف لفظ ا وهل يكون مرفوعا و ه حكما ام لا لا ياحمد لماذا من أ ي ن عرفت ما هي المغيبات طيب الحديث ح س ن يكون مرفوعا حكما ب م ا فيه من خبر عن غيب من دخول رجل ا ل ج ن ة بعمل و دخول آ خ ر النار بعمل آ خ ر ف إ ذ ا ورد الخبر م س ت م ل ا على الجزاء ب ا ل ج ن ة و النار ف إ ن ه غيب و إ ذ ا كان من كلام ا ل ص ح ا ب ة قيل إ ن ه مرفوع حكما و لو كان موقوفا لفظا فهذا الحديث عن سلمان الفارسي أ ن ه قال ومع ذلك يقال ب أ ن ه مرفوع حكم لما فيه من خبر عن الغيب قال العراقي وما أ ت ى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أ ت ى فالحاكم ا ل ر ف ع لهذا أ ث ب ت إ ل ا أ ن هذا مقيد عندهم ب أ ن يكون الصحابي المتكلم به غير معروف ب ا ل أ خ ذ عن أ ه ل الكتاب لاحتمال أ ن يكون حديثه الذي حدثه من ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت التي استفادها من كتبهم فحدث بها ل ل إ ذ ن بذلك فيما ث ب ة الصحيح حدثوا عن بني إ س ر ا ئ ي ل ولا حرج و أ ش ر ت إ ل ى ذلك في إ ح م ر ا ر ا ل أ ن ف ي ة بقولي لكن ما قيد ه العراقي مقيد في س ب ه ا ل ا ت ف ا ق بكون قائل به لا ي ع ر ف أخذ له عن ا ل ك ت ا ب ف ع ر ف و ه لا ي ع ر ف ل ه أخذ عن أ ه ل الكتاب و سلمان الفارسي رضي الله عنه لا ي ع ر ف له أخذ عن كتب اهل ا ل ك ت ا ب بعد إ س ل ا م ه لا ي ع ر ف ه له أ خ ذ عن أ ه ل الكتاب بعد إ س ل ا م ه أ م ا ما تقدم إ س ل ا م ه ف أ م ر آ خ ر لكن ا ل ش أ ن في أ ن يثبت عنه أ ن ه كان يحدث عن بني إ س ر ا ئ ي ل بعد أ خ ذ له بعد ا ل إ س ل ا م كما اتفق لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ف إ ن ه كان يحدث ب أ ش ي ا ء أ خ ذ ه ا من كتب أ ه ل الكتاب كما في م ق د م ة مسلم وغيره فيكون الحديث موقوفا ً لفظا ً مرفوعا ً حكما و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله فقرب ذبابا ً فخلوا سبيله فدخل النار أ ي ذبح لصنمهم ذبابا ً على وجه التقرب أ ي ذبح لصنمهم ذبابا ً على وجه التقرب فدخل النار وهذا وعيد يبين حرمه فعله ودخول النار يكون بالمحرمات ومن جملتها الشرك فيكون قد وقع في محرم بينت ا ل أ د ل ة ا ل أ خ ر ى أ ن ه شرك وهو الذبح لغير الله عز وجل ن فيه مسائل ا ل أ و ل ى تفسير قوله قل ان صلاتي ونسكي ا ل ث ا ن ي ة تفسير قوله فصل ي ر ب ك وانحر ا ل ث ا ل ث ة البداء ب ل ع ن ة من دبح لغير الله الرابع ة ل ع ن من ل ع ن والدي ومنه أ ن ت ل ع ن و ا ل د ي قال البداعة بلعنة من دبح لغير ل ل دبح من ه يعني في ذكر الحديث فماذا تفيد هذه البداء تدل على تعظيمه تدل على تعظيمه المقدم يقدم هذا قاعد دائما المقدم يقدم يعني إ ذ ا مثل ق و ل ه تعالى وقضى َََ ربك ََُّ أ َ ل ا ت َ ع ْ ب ُ د ُ إ ِ ل َّ اياه إ َُِّ و َ بالوالدين ََِِِْْ احسان َْ اي هم اعظم حقل ا ل ه أ م حقل ا والدين حقل حق ا ل ه من أ ي ن من ا ل آ ي ة ل أ ن ه ق د م ه و المقدم و يقدم ن الرابع ة ل ع ن من ل ع ن و ا ل د ي و منه أ ن ت ل ع ن و ا ل د ي الرجل ف ي ل ع ن و ا ل د ي ا ل خ ا م س ة لان من اوى محدثا وهو الرجل, الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ اليه يجيره ذلك الله فيلتجوا من من ذلك يجب فيه حق, حق, فيه حق فيلتجوا إلى من يجيره من ذلك ا ل س ا د س ة لان من غير منار الارض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الارض وحق جارك فتغيرها, فتغيرها بتقليم او تاخير السابعه الفرق بين لعن معينه الان ي المراسيم غير المراسيم يؤثر في الارض ولا ما يؤثر المراسيم يعني حدود الارض اللي يضعون الان بلك في الزوايا يؤثر ولا ما يؤثر لو واحد ا ل آ ن عندنا أ خ ذ أ ر ض هنا و ق ا م مغير المراسيم يؤثر في حدودها أ م لا يؤثر ما ي ع ج ب ك لماذا احسنت ا ل أ ر ا ض ي التي تسجل في البلديات المراسيم لا تغير فيها لماذا ل أ ن ه ا مخططات ث ا ب ت ة لا يمكن التغيير فيها فلا يعتد بهذه لو تغيرت عنده و إ ن م ا يبقى الحكم فيما لم يثبت له شيء يدل على حدوده فتبقى المراسيم حراما لا يجوز تغييرها اما هذه ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن فصارت غير م ؤ ث ر ة يعني في المدن ا ل م خ ط ط ة ل أ ن كل م د ي ن ة كل حي منها كل ق ط ع ة منه م خ ط ط ة عمرانيا عند البلديه و محفوظه ف إ ذ ا وجد هذا المعنى صارت هذه ص و ر ي ة لا ح ق ي ق ي ة فارتفعت ع ل ة الحكم صارت ص و ر ي ة لا ح ق ي ق ي ة فارتفعت ع ل ة الحكم لكن إ ن كان الحكم متوقفا عليها ف إ ن ه لا يجوز تغييرها السابعه الفرق بين ل ع ن ا م ع ي ن والعين المعاصي على سبيل العموم ا ل ث ا م ن ة هذه ق ص ة ا ل ع ظ ي م ة وهي قصه الذباب ا ل ت ا س ع ة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم أ ي لم يقصد ت ق ر ب بهديدان لم يقصد ت ق ر ب ب ه ا ب ت د ا ن و إ ن م ا لم ا ح س ن ا ل ه ق ص د ه ش ي ا ء و ج د ا ا لا ي د اشياء ا د ا ش ي لا ي و د اشياء لا يوجد ا لا يوجد ب ش ي ا ء ل د ا ش ي ل ي و ل ه ي و ج لا و ج د اشياء لا و ج د ا ش ا ء ل ج ا ش ي لا ي و ج لا و ا لا و ج د اشياء ل ج ا ش ي لا ي لا ا لا اشيء م ع ر ف ة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إ ل ا العمل الظاهر ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة أ ن الذي دخل النار مسلم ل أ ن ه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذبابه ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة فيه ش ا ه ل للحديث الصحيح ا ل ج ن ة أ ق ر ب إ ل ى احدكم من شراك ن ع ل ي والنار مثل ذلك ا ل ث ا ل ث ة ع ش ر ة م ع ر ف ة أ ن عمل القلب هو المقصود ا ل أ ع ظ م حتى عند ع ب د ة ا ل أ ص ن ا م قوله رحمه الله ا ل ث ا ل ث ة ع ش ر م ع ر ف ة أ ن عمل القلب هو المقصود ا ل أ ع ظ م حتى عند ع ب د ة ا ل أ ص ن ا م ل أ ن ذبح ا ل ز ب ا ب لا نفع فيه لان ذبح الذباب لا نفع فيه و إ ن م ا مقصودهم وجود معنى ت أ ل ي ه صنمهم في قلب المتقرب و إ ن م ا مقصودهم وجود معنى ت أ ل ي ه صنمهم في قلب المتقرب فهذا تقرب بذباب ا بذباب لا ينتفع منه بشيء لا ب أ ك ل ولا غيره ولكنه لما تقرب ماذا صار في قلبه تعظيم ذلك الصنم ب ت أ ل ي ه ه بهذه الفعله وهي ذبح الذباب له باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مقصود الترجمه بيان تحريم الذبح, الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ولاف ي ا ل ت ر ج م ة تحتمل معنيين و لا في ا ل ت ر ج م ة تحتمل معنيين أ ح د ه م ا أ ن تكون للنهي أ ن تكون للنهي فيصير تقدير الكلام لا يذبح لله لا يذبح لله بسكون ا ل ح ا ء ل أ ن لا ا ل ن ا ه ي ة تكون ج ا ز م ة و ا ل آ خ ر أ ن تكون ن ا ف ي ة أ ن تكون ن ا ف ي ة فيكون تقدير الكلام باب لا يذبح لله بضم الحاء لبقاء الفعل المضارع على أ ص ل ه و أ ص ل ه هو الرفع ما لم يدخل عليه ناصب أ و جازم و استظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أ ن ه ا للنهي و استظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن أ ن ه ا للنهي و النفي أ ص ل ا نهي و ز ي ا د ة والنفي أ ص ل ا نهي وزياده و ا ل أ ص ل في النهي أنه للتحريم و انه ل ل ل أ ص في ا ي أنه للتحريم قال شيخ شيخنا حافظ الحكمي في د ا ل ي ت ه والنهي للتحريم الا نص يصرفه إ ل ى الكراهه هذا الحق فاعتمدي وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع ل أ م ر ي ن احدهما توقي مشابهه ة المشركين ا ا في ع ب د ت م م توقي ش المشركين ب ه ة ا في عباداتهم و ا ل آ خ ر حسم م ا د ة الشرك حسم م ا د ة الشرك و سد الذرائع ا ل م ف ض ي ة إ ل ي ه و سد الذرائع المفضيه اليه فللامرين المذكورين نهي العبد أ ن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله واضح واضح له الحكم ل أ ن بعض الناس استشكل صلاه ا ل ص ح ا ب ة الذين ت ب ت عنهم أ ن ه م صلوا في ك ن ي س ة ما الفرق بين هذا وبين التحريم ا ل د ب ح لغير الله في مكان يذبح فيه الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله كيف متميز وكيف يعرف ا ل ك ن ي س ة ماذا يفعلون فيها اي احسنت أحسن ل أ ن ا ل ع ب ا د ة التي تكون فيها من المسلم تفارق ع ب ا د ة اليهود والنصران في بيعهم وكنائسهم فاليهود والنصارى ليس في صلاتهم سجود ولا ركوع بخلاف الذب ف إ ن جنس الذب وصورته الذي يقع من المسلم كالذي يقع من غيره وصورته و ا ع د ة فلما انتفت المشابهه ارتفعت ع ل ة الحكم وقول الله, وقول الله تعالى لا تقم فيه أ ب د ا ا ل آ ي ة عن ثاد م ن الضحافي رضي الله عنه قال نذر رجلا ينحر ابلا ب ي و ا ن ه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه و ب د قالوا لا قال فهل كان فيها ع ي د من أ ع ي ا د ه م قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ف بندرك فانه إ ن ه ل وفاء ل ر في معصية ا ل ل و لا ف يملكون ا ا ي م ل ادم وواه أ ب وداود و إ س ن ا د ه ع ل ى ش ر ط هما ذكر ا ل م ص ن ف رحمه الله لتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة دليلين فدليل ا ل ا ل أ و ل ق و ل ه تعالى لا تقم فيه أ ب د ا و د ل ا ل ت ه على مقصود ا ل ت ر ج م ة في ق و ل ه لا تقم أ ي لا تصلي في مسجد الضرار أ ي لا تصلي في مسجد الضرار ل أ ن ه ُ س س ضرارا و كفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين فنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن ا ل ص ل ا ة فيه و كذلك ينهى عن ا ل ص ل ا ة في المواضع ا ل م ع د ة ل م ح ا د ة دين الله عز و جل و كذلك ينهى عن ا ل ص ل ا ة في المواضع ا ل م ع د ة ل م ح ا د ة دين الله عز و جل و كذا كل موضع أ س س على خلاف التوحيد و كذا كل موضع أ س س على خلاف التوحيد و منه الموضع المعد للذبح لغير الله و منه الموضع المعد للذبح لغير الله طيب ا ل ك ن ي س ة أ ل ي س ت معده لمحاده دين الله الجواب بلى فتكون ا ل ص ل ا ة فيها إ ي ش لا ما قلنا أ ح ن ا قلنا ينهى و النهي يجمع إ ي ش التحريم و ا ل ك ر ا ه ه فتكون مكروهه ف إ ذ ا عرفت ب ش د ة عداوتها لدين ا ل إ س ل ا م و ر ز ت ه ا له فهذه تحرم لكن كان الكلام في الكنائس التي كانت في عهد ا ل ص ح ا ب ة كانت في بلاد المسلمين البلاد التي تحت و ل ا ي ة المسلمين و أ م ا البلاد المحاربه للمسلمين تبقى على اصلها في التحريم والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أ ن ينحر الي لم ببوانه الحديث رواه أ ب و داود واسناده صحيح ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله هل كان فيها وثن من أ و ث ا ن ا ل ج ا ه ل ي ة يعبد وقوله فهل كان فيها عيد من أ ع ي ا د ه م فما كان من المواضع مؤسسا على م ع ص ي ة الله لم يجزي الذبح فيه فما كان من المواضع مؤسسا على م ع ص ي ة الله لم يجزي الذبح فيه ولذلك س أ ل ه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموضع ف ي ه م س ا ئ ل ا ل أ و ل ى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا ا ل ث ا ن ي ة أ ن ا ل م ع ص ي ة قد تؤثر في ا ل أ ر ض وكذلك ا ل ط ا ع ة ا ل ث ا ل ث ة ع د من م س أ ل ة ا ل م ش ك ل ت ي ا ل م س أ ل ة ا ل ب ي ن ة ل ي س و ل ا ل إ ش ك ا ل ا ل ر ا ب ع استفصال المفتي ا ح ت ا ج إ ل ى ذلك ا ل خ ا م س ة أ ن تخصيص ا ل ب ق ع ة بالنذر لا ب أ س به إ ذ ا خلا من الموانع ا ل س ا د س ة المنع منه إ ذ ا كان فيه وثن من اوثان ج ا ئ ي ة ولو بعد زواله ا ل س ا ب ع ة المنع منه إ ذ ا كان فيه عيد من ع ي ا د ه م ولو بعد زواله ا ل ث ا م ن ة أ ن ه لا يجوز الوفاء بما نذر في, بما نذر في تلك ا ل ب ق ع ة ل أ ن ه نذر م ع ص ي ة التاسعه الحذر من مشابهه المشركين في أ ع ي ا د ه م ولو لم يقصده العاشره قوله رحمه الله ت ا س ع ه الحذر من مشابهه المشركين في أ ع ي ا د ه م ولو لم يقصده اي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أ ي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد في زمانه ومكانه والحد الجامع للعيد أ ن ه م ع ت ي د قصده من زمان أ و مكان على وجه التعظيم م ع ت ي د قصده من زمان أ و مكان على وجه التعظيم فيعلم من هذا الحد مسائل م ه م ة أ ح د ه ا أ ن العيد لا يختص بالزمان بل يشمل المكان أ ي ض ا فمن ا ل أ ع ي ا د ا ل ز م ا ن ي ة يوم الفطر و ا ل أ ض ح ى و من ا ل أ ع ي ا د ا ل م ك ا ن ي ة ا ل ك ع ب ة و ع ر ف ة ف إ ن ه م ا موضعان يقصدان للتعظيم و ا ل ث ا ن ي ة أ ن العيد يجتمع في معناه التعظيم فيراد بجعله عيدا أ ن يعظم فيراد بجعله عيدا أ ن يعظم و ا ل ث ا ل ث ة أ ن يقترن بذلك قصد إ ر ا د ة التعظيم ان يقترن بذلك قصد إ ر ا د ة التعظيم لذاته ان يقترن بذلك قصد اراده التعظيم لذاته مثلا هناك بعض ا ل أ س ر عندهم اجتماع عائلي أ و ل يوم في ا ل س ن ة ا ل ه ج ر ي ة هذا عيد أ م غير عيد ا ليقول ل ي عيد ي ق ل لماذا لي و ليس ل بعيد ي ق ل لماذا ها يوسف طيب انت ا ل آ ن مش شر سدور ولكن عوائل مش شر سدور اي لا يقصد لذاته لا يقصد و تعظيمه لذاته انما هذا ترتيب زمان حتى يرتبط الناس به ي ع ر ف و ن أ ن ه في هذا اليوم ت ج م ع ا ل ع ا ئ ل ة في المكان الفلاني او المكان الفلاني فلا يقصد ل ذ ا ت وانما جعل لاراده الترتيب الزماني ليس الا والاعياد ا ل و ا ق ع ة في الناس نوعان, والأعياد الواقعة في الناس نوعان أ ح د ه م ا ا ل أ ع ي ا د ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل أ ع ي ا د ا ل إ س ل ا م ي ة فمن م ن ز ا ي ه ا ا يوم ل فمن ط ر والأضحى ف زمانيها يوم الفطر و ا ل أ ض ح ى ومن مكانيها ا ل ك ع ب ة و ع ر ف ة و ا ل آ خ ر ا ل أ ع ي ا د ا ل ج ا ه ل ي ة وهي كل و هي كل معتيد ة قصد تعظيمه من زمان أ و مكان كل معتيد ة تعظيمه من زمان أ و مكان مما لم يلد في الشرع مما لم يلد في الشرع فكل عيد زاد عن ا ل أ ع ي ا د ا ل ش ر ع ي ة في ا ل ز م ا ن ي ة و ا ل م ك ا ن ي ة فهو عيد جاهلي ومن اتخذ عيدا ً للوطن أ و للزواج أ و للميلاد أ و غيرها من المناسبات ففعله من جنس فعل المشركين وهو عيد جاهلي و إ ل ا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أ ع ي ا د ه م أ ي مما ت ع ا ر ف عليه ولم يتعارف عليه المسلمون ف إ ذ ا وجد هذا المعنى وجد التحريم سواء سمي عيدا أ و يوما أ و مشهدا أ و ملتقا أ و منتدا أ و مقاما أ و اجتماعا ل أ ن المباني لا تغير المعاني والحقائق لا تغير ا ل أ ح ك ا م ف إ ن ا ل ع ب ر ة في أ ح ك ا م الشرع م ل ا ح ظ ة المقاصد والحقائق فاذا وجد مقصد العيد صار محرما واضح هذه م س أ ل ة ب ي ن ة لمن خلص قلبه من الهوى و تابع طريق الهدى أ م ا من خالقه م و ا ف ق ة الناس فيما هم عليه أ و ركن إ ل ى ما عليه أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة قديما ً و حديثا ً ف إ ن ه يسوغ هذا و يسهل فيه واضح ا ل م س أ ل ة و من كان في قلبه ر ي ب ة فعليه ب ف ت ا ب عظيم اسمه اقتضاء ا ل س ر ا ط المستقيم ل أ ب ي العباس أ ح م د بن عبد الحليم ا بن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى و عليه شرحان نافعان احدهما شرح العلامه ابن عثيمين و ا ل آ خ ر شرح العلامه ابن فوزان و ا ل أ و ل اقترن به إ ث ب ا ت ا ل أ س ئ ل ة التي كانت تعرض على الشيخ من ا ل ط ل ب ة عند بحث هذه المسائل ففيه ف ا ئ د ة ز ا ئ د ة نعم ا ل ع ا ش ر ة لا نذر في معصيه الحاديه ع ش ر ة لا نذر لابن آ د م فيما لا يملك واضح الان مثلا عيد الزواج عشان ن ط ب ر ل أ ن المسائل هذه ما الذي أ و ق ع الخلط فيها عدم إ ح س ا ن تطبيق حقائق العيد حتى بعض الناس إ ذ ا قلت العيد مكاني لا يفهم هذا مع أ ن العلماء أ ص ر و ا على ذلك بالعباس ا ل ن تيميه وتلميذه ابن قيم في اغاثه اللهفان وكلامه فيه من أ ح س ن الكلام في بيان ح ق ي ق ة حقيقه العيد فمثلا ً إ ذ ا جينا لعيد الزواج طبق عليه م ع ت ي د قصده من ايش من زمان على وجه التعظيم هم يعظمونه بفرح و باجتماع و ب س ه ر ة و ب ه د ي ة و بغير ذلك مما يقع عند الناس من تعظيم و يكون عيدا جاهليا لا يجوز أ ن يفعله ا ل إ ن س ا ن و هذه ا ل أ ش ي ا ء إ ن م ا وقعت عندنا و دخلت إ ل ي ن ا من ا ل ت ش ب ه بالكفار و م ج ا ر ا ت فيما هم عليه ولم يكن الناس يعرفونها وفي مثل هذا قال من قال عليك بدين العجائز يعني عليك بالدين القديم و ه ذ ا يوجد أ ي ض ا في كلام بعض ا ل س ل م عليك بالدين القديم يعني الذي يعرفه الناس أ م ا الذي يتجدد مما يقع بين الناس من الحوادث ف ا ل أ ص ل فيه عدم ا ل ص ح ة إ ذ ا صار في بلد ن ش أ أ ه ل ه على ا ل س ن ة والتوحيد نعم باب من الشرك النذر لغير الله مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان ان الندر لغير الله من الشرك بيان ان الندر لغير الله من الشرك وهو من أ ك ب ر ه وهو من اكبره ل أ ن ه يتضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أ ص ل ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه يتضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أ ص ل ا ل إ ي م ا ن و ت ق د م أ ن النذر شرعا يقع على معنيين أ ي ن تقدم في ث ل ا ث ة ا ل أ ص و ل و ادلتها أ ح د ه م ا معنى عام و هو إ ل ز ا م العبد نفسه دين ا ل إ س ل ا م و هو إ ل ز ا م العبد نفسه دين ا ل إ س ل ا م و منه قوله تعالى ايش يوفون بالنذر يوفون بالنذر ف إ ن ه ا عند كثير من المفسرين أ ن ي أ ت و ن بما عليهم من دين ا ل إ س ل ا م الذي دخلوا فيه و ا ل آ خ ر معنى خاص و هو إ ل ز ا م العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق إ ل ز ا م العبد نفسه لله نفلا ً معينا ً غير معلق فقولنا نفلا ً خرج به الواجب ل أ ن ه لازم ا ب ت د ا ء لو قال واحد نذر ع ل ي أ ص ل ي ص ل ا ة الظهر هذا ف ي ف ا ئ د ة لا لماذا ل أ ن ه واجب ا ل ا ب ت د ا ء وقولنا معينا ً أ ي غير مبهم اي غير مبهم فلو أ ب ه م لم يكن فيه إ ل ا الكفاره فلو أ ب ه م ففيه الكفاره كما لو قال علي ن ذ ر و قولنا غير معلق أ ي على غير وجه ا ل م ق ا ب ل ة و العوض أ ي على غير وجه ا ل م ق ا ب ل ة و العوض فلا يعلق بنحو قوله لله علي ان شهى مريضي او رد ر ا ئ ب ي ان ع ص و م ث ل ا ث ة أ ي ا م وقول الله تعالى يوفون ب ا ل ن ذ ر وقوله وما أ ن ف ق ت م من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وفي الله أن رسول الله يعلم ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة ث ل ا ث ة ادله فالدليل ا ل أ و ل قوله تعالى يوفون ا بالنذر ا ل آ ي ة ودلالته على مقصود الترجمه ة في مدح ا ل ل المؤمنين ب و في ا بالنذر ئ ه م ف مدح الله المؤمنين بوفائهم بالنذر وما مدح عليه من العمل ف إ ن ه يتضمن مدح فاعله فهو عباده يتقرب بها إ ل ى الله وما تضمن مدحا للعمل ف إ ن ه يتضمن مدحا لفاعله ل أ ن ه تقرب بعباده إ ل ى الله سبحانه وتعالى فيكون النذر من العبادات المتقرب بها الى الله فيكون النذر من العبادات المتقرب بها إ ل ى الله فاذا جعل لغير الله صار شركا فاذا جعل لغير الله صار شركا أ ك ب ر و الدليل الثاني قوله تعالى و ما انفقتم من نفقه ا ل آ ي ة و دللته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله ف إ ن الله يعلمه و المراد علم الجزاء به و المراد علم الجزاء به اي ان الله أ ع د للعامل به جزاء أ ر ص د ه أ ي أ ن الله أ ع د للعامل به جزاء أ ر ص د ه له و الوعد بالجزاء دليل على مدح العمل و الوعد بالجزاء دليل على مدح العمل و الرضا به فيكون الندر لله عباده اذا جعلت لغيره صارت شركا ً أ ك ب ر و م ع ر ف ة دلائل كون الشيء ع ب ا د ة من أ ه م المقاصد التي ينبغي أ ن تعتني بها عند ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم إ ذ ا قراءه ا ل ق ر آ ن الكريم ما يذكر فيه من العقائد و ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل هناك مسالك ل م ع ر ف ة هل ا ل م ل ك و ر ع ب ا د ة أ م لا منها مثلا تقدم عندنا قريبا مدح و العمل أ و مدح و العامل ف إ ذ ا مرت آ ي ة فيها مدح و العمل أ و العامل كان ذلك ا ل م ن د و ح عباده يتقرب بها إ ل ى الله مثال آ خ ر أ و مسلك آ خ ر تعليق ا ل إ ي م ا ن عليه كقوله تعالى و على الله فتوكلوا ان كنتم ايش مؤمنين فجعل حصول ا ل إ ي م ا ن موقوفا على وجود التوكل فعلم أ ن التوكل ع ب ا د ة يتقرب بها إ ل ى الله سبحانه وتعالى وهذا ا ل أ ص ل مما ينتفع به ا ل إ ن س ا ن في م ع ر ف ة ما يقربه إ ل ى الله عز وجل ولاسيما تلك ا ل أ ع م ا ل التي ذكرت في ا ل ق ر آ ن من أ ع م ا ل ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين و الدليل الثالث حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من نذر أ ن يطيع الله الحديث متفق عليه و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله من نذر أ ن يطيع الله فليطعه فالنذر ط ا ع ة يتقرب بها إ ل ى الله ف إ ذ ا جعلت لغيره صار جعلها شركا أ ك ب ر ف ا ل ن د ر لغير الله شرك أ ك ب ر ولا تخفى حينئذ م ط ا ب ق ة غور ا ل ت ر ج م ة نعم في النساء ا ل <تصفيق> أ و ل ى وجوب الوفاء بالنذر قوله رحمه الله ا ل أ و ل ى وجوب الوفاء بالنذر أ ي نذر ا ل ط ا ع ة دون ا ل م ع ص ي ة أ ي نذر ا ل ط ا ع ة دون ا ل م ع ص ي ة ف أ ل ه ن ا عهديه أ ي النذر المعهود شرعا ً و هو نذر ا ل ط ا ع ة و ليست ا س ت غ ر ا ق ي ة تندرج فيها جميع ا ل أ ف ر ا د و ليست ا س ت غ ر ا ق ي ة تندرج فيها جميع ا ل أ ف ر ا د ل أ ن ا ل ا س ت غ ر ا ق ي ة تكون للعموم فلو قلنا وجوب الوفاء بالنذر أ ن ه ا للاستغراق ص ر ت تعم كل ندر ولا قائد به ل أ ن ا ل م أ م و ر بالوفاء به هو ندر ا ل ط ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ا اذا ثبت كونه ع ب ا د ة لله فصرفه إ ل ى غيره شرك ا ل ث ا ل ث ة أ ن ندر ا ل م ع ص ي ة لا يجوز الوفاء به باب من الشرك ا ل ا س ت ع ا د ة بغير الله مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان أ ن ا ل ا س ت ع ا د ة بغير الله من الشرك بيان أ ن ا ل ا س ت ع ا ذ ة بغير الله من الشرك و هي من الشرك ا ل أ ك ب ر لما فيها من جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أ ص ل ا ل إ ي م ا ن لما فيها من جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أ ص ل ا ل إ ي م ا ن وتقدم أ ن ا ل ا س ت ع ا د ة بالله شرعا ايش معكم و احسنت ل طلب العوذ من الله عند ورود المخوف والعوذ هو ا ل ا ن ت ج ا ء والاعتصام والعوذ هو الالتجاء والاعتصام وقول الله تعالى وانه كان رجال من الناس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راهقا وعن خوله بنت حكيم رضي الله عنها قالت س م ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقه لم يضر له شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلين فالدليل الاول قوله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قوله في صدر ا ل س و ر ة فامنا به ولن نشرك بربنا أ ح د ا ثم عددوا أ ف ر ا د ا من الشرك ثم عددوا أ ف ر ا د ا من الشرك منها قولهم و أ ن ه كان رجال من ا ل إ ن س يعوذون برجال من الجن فمن الشرك ا ل ا س ت ع ا ذ ة بغير الله والدليل الثاني حديث خ و ل ة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا الحديث رواه مسلم ودلالته على م ق ص و ل ا ل ت ر ج م ة في قوله أ ع و ذ بكلمات الله فكلمات الله ص ف ة من صفاته و ا ل ا س ت ع ا ذ ة بها من ج م ل ة ا ل ا س ت ع ا د ة بالله عز و جل فتكون ع ب ا د ة لله إ ذ ا جعلت لغيره وقع صاحبها في الشرك ا ل أ ك ب ر طيب هذه ا ل آ ي ة هذا الحديث استدل به على أ ن ا ل ق ر آ ن غير مخلوق كيف اي صحيح بس هذا الدليل خارجي انه لا يجوز استعاذه د ا ل م خ ل و ق فلا يكون ا ل ق ر آ ن مخلوقا نعم هذه كلها أ د ل ة خ ا ر ج ي ة انتم شوفوا الحديث عندكم أ ي ا ح س ن يقول ا ل أ خ من قوله التامات التامات ل أ ن المخلوق يكون ناقصا ل أ ن المخلوق يكون ناقصا واضح واضح ا غير واضح ي بس حنا ا ل آ ن خلاص في الزمن الشامل يجون الاخوان يقولون الكمال فيه حديث ك م ل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إ ل ا الحديث الصحيح فكيف يكون ا ل أ خ ا ل ل ي أ ج ا ب ف ر أ ي ت كيف يعني كمله قال كمله من الرجال فهذا يعني م ن ت ب ه و له العلماء اللي قالوا من هذا الحديث يدل على ان ا ل ق ر آ ن أ ن إن ا ل ق ر آ ن غير مخلوق من هذا الحديث المعروف هذا كمال الخلق أ ن ه كمال يعني غير مطلق كمال مناسب لحاله لكن كيف تجمع في هذا ها يعبد نفسك أ ح س ن ت كلمات الله ص ف ة لله يعني من جهتين أ ح د ه م ا أ ن هذه الكلمات الذي ذكر تمامها كلمات الله و ذلك الحديث في ايش في المخلوقين و ذلك الحديث في المخلوقين أ ن هذا الحديث ا ع و د بكلمات الله التامات التمام مذكور لكلمات الله عز و جل وهي صفه من صفاته و الحديث يتعلق بالمخلوقين فمورد كل واحد منهم مختلف عن مختلف عن ا ل آ خ ر مختلف عن الاخر هذا وجه و الوجه الثاني أ ن الحديث المذكور يتعلق بالكلام أ ن حديث خوله يتعلق بالكلام و حديث ع ا ئ ش ة ك م ل من الرجال يتعلق ب ا ل أ ع ي ا ن ع ن ب ا ل أ ف ر ا د من الخلق فيكون هذا له مورد و هذا له مورد آ خ ر ف ي م س ا ئ ل ا ل أ و ل ى تفسير ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة كونه من ا ل ش ر ا ل ث ا ل ث ة الاستدلال على ذلك بالحديث ل أ ن ا ل ع ل ما ء استدلوا به على أ ن كلمات الله غير م خ ل و ق ة قالوا ل أ ن ا ل ا س ت ع ا ذ ة بالمخلوق شرك الرابع ة ف ض ي ل ة هذا الدعاء مع اختصاره ا ل خ ا م س ة أ ن كون الشيء يحصل به م ن ف ع ة د ن ي و ي ة من كف شر أو جلب ل نفع او يدل ليس على الشرك أنه من ق ل الله الخامسة لأن الشيء يحصل ه رحمه به شر مصلحة من دنيوية أن كون كف أو جلب نفع لا يدل على أ ن ه ليس من الشرك ل أ ن ه م كانوا إ ذ ا ا س ت ع ا د و ا بسيد الوادي من الجن امنوا شرهم فحصلت لهم م ن ف ع ة السلامه لكن هذا لا يدل كما قال المصنف على أ ن ه ليس من الشرك ل أ ن حصول ا ل م ن ف ع ة أ م ر قدر والنهي عن ا ل ا س ت ع ا د ة بغير الله أ م ر شرعي ل أ ن حصول ا ل م ن ف ع ة أ م ر قدري والنهي عن الشرك أ م ر شرعي والشرع حاكم على القدر والشرع حاكم على القدر فمتى استبان حكم ا ل ش ر ي ع ة في شيء لم يكن وقوع القدر على خلافه معتدا به فمتى استبان حكم ا ل ش ر ي ع ة في شيء لم يكن وقوع القدر على خلافه معتدا به واضح هذه ق ا ع د ة من أ ص و ل ا ل ت ج م و ر ي ة لكن ل ل أ س ف نحن العلم ا ل آ ن ما نفهم إ ل ا ن ق ر أ و نطبق على القبيل إ ذ ا تنظر في الواقع ما يستطيع الانسان يطبق لماذا انه لك م لم يتخذ العلم ع ب ا د ة و يتخذ العلم معلومات أ م ا ن ي أ خ ذ العلم ي ع م ل به ثم يطبق ما فهمه تجد قليل في الناس فلذلك مثلا لو أ ن إ ن س ا ن عمد إ ل ى رحمك الله عمد إ ل ى كلام طيب في الترقيق للقلوب من القصائد ا ل ز ه د ي ة من المذكر ب ا ل آ خ ر ة والموت و أ ه و ا ل القلوب ف أ ر ا د أ ن يتوب ج م ا ع ة من المفتونين ب ا ل غ ن ا ء فذهب إ ل ى رجل عارف بهذه ا ل ص ن ع ة ف أ م ر ه أ ن يدخل في هذه القصائد ا ل ز ه د ي ة ضربا ً على ا ل أ و ت ا ر ودقا ً لطيفا ً على الطبول ليقبلها أ و ل ئ ك ففعل ف أ خ ذ ه ا فوزعها على أ ل ف رجل ليصرفهم عن ا ل أ غ ا ن ي فاهتدوا جميعا ً ما حكم فعله؟ ما حكم فعله طيب اهتدوا هذا الذي وقع منهم اهتداءهم هذا حكم ق د ر لكن وقوعه فعله في ادخال الموسيقى المحرمه على القصائد الزهديه هذا محرم ولو اهتدى كل من في ا ل أ ر ض حكمه يبقى على التحريم ل أ ن ه قصد تتويبه بالمحرم, بالمحرم ولو وقع أ ث ر ه لا يعتد به لماذا ل أ ن ه على خلاف حكم ا ل ش ر ي ع ة ف إ ذ ا استبان حكم ا ل ش ر ي ع ة في شيء لم ينفع وقوع القدر على خلافه لذلك بعض الناس عندما يفعل بعض ا ل أ ف ع ا ل تقول يا اخي ه ا د ماجوز يقول جربناها وجدناها ن ا ف ع ة لا اعتداد ب جربناها وجدناها ن ا ف ع ة الاعتداد بحكم الله سبحانه وتعالى قال أ ب و العباس ا ل م ث ي م ي ة ومن ظن أ ن غير الكتاب و ا ل س ن ة أ ن ف ع للناس فهو ضال الذي يظن أ ن الناس يهتدون و ينتفعون بشيء غير ما أ م ر الله عز و جل به فهو ضال ل أ ن الذي خلقهم هو الذي أ م ر بهذا فهو عارف بما يصلحون به و ما يصلح لهم و أ ن ت لست أ ح ك م و لا أ غ ي ر و لا أ ع ل م و لا أ ع ظ م من الله عز و جل فالتزم بحكم الله عز و جل تغلم و تسلم في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ه باب من الشرك ان يستغيث بغير الله أ و يدعو غيره مقصود الترجمه بيان أ ن الاستغاثه بغير الله أ و دعاء غيره من الشرك ا ل أ ك ب ر لتضمنهما جعل حق الله لغيره لتضمنهما جعل حق الله لغيره بما يزول معه أ ص ل ا ل إ ي م ا ن بما يزول معه أ ص ل ا ل إ ي م ا ن و تقدم أ ن ا ل ا س ت غ ا ث ة بالله شرعا ايش كلكم ترفعون ايديكم ل أ ن تقدمت بعد ثلاثه ا ل أ ص و ل ايش ما قلت ا ل ل ه خير ان شاء الله قلنا ا ل ا س ت غ ا ث ة بالله شرعا ما هي هذا ط ا ب عند نصف المكروه عايوز ا ح س ن طلب الغوث من الله عند ورود الضرر طلب الغوث من الله عند ورود الضرر و قلنا الغوث هو العون في ا ل ش د ة و قلنا الغوث هو العون في ا ل ش د ة و أ م ا الدعاء شرعا ً فهو إ ي ش نعم. سؤال الله جل وعلا ايش طيب انترك حظا ت ت و ص و ل صح كنت هنا طيب ايا ل ج ه ي م ا ق ل ا ل ا ق ا قسم ا ق م و ل ن ا ق س ا قسم ولا قسم ل ا قسم ولا قسم ولا قسم ولا ق س ولا قسم ا قسم ل ا م ولا ق س قسم و ا ل ا ا ق س ي ن ا ل د ع ا ء شرعا يقع على معنيين احدهما عام و هو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب و الخضوع امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب و الخضوع المقترن ه ذ ا الصفه إ ي ش صفه الامتثال يعني انه يمتثل مع اقترام امتثاله بالحب و ا ل ف ض و ل و هو الذي يسمى إ ي ش هذا ع ب ا د ة و هو الذي يسمى ع ب ا د ة ل أ ن ا ل ع ب ا د ة تقدم عندنا في المعنى العام أ ن ه ا امتثال الخطاب الشرع المقترن بالحب و ا ل ف ض و ل و الذي يبين هذا حديث النعمان بن بشير الذي رواه أ ص ح ا ب السنن في حديث ذر بن عبد الله عن سيد بن عدان عن النعمان بن المسير رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده و ا ل آ خ ر معنى خاص وهو سؤال العبد الله سؤال العبد الله حصول ما ينفعه و د و ا ن ه حصول ما ينفعه و دوامه و دفع ما يضره و رفعه و دفع ما يضره و رفعه و هو الذي يسمى م س أ ل ة و هو الذي يسمى مساله و هذا ف ا ئ د ة هذه يا اخوان ف ا ئ د ة أ ن ا ل إ ن س ا ن يحضر هذه الكتب م ر ة ومرتين وثلاث و أ ر ب ع وخمس وست حتى تكون هذه المعاني في قلبه كالفاتحه ل أ ن ه ا هي أ ه م العلم الذي ينفعه و أ ن ا لا أ ع ب أ ن يذهب عن ذهن ي المتعلم هذا ا ل أ م ر لا يذكره ا ل آ ن ل أ ن ه يحتاج إ ل ى تكراره ف إ ن قلب المتعلم ك ا ل أ ر ض للزرع ولو أ ر ا د أ ح د أ ن يزرع ا ل أ ر ض م ب ا ش ر ة لحكم عليه العارفون ب ا ل ز ر ا ع ة ب ا ل ج ن و ب ف إ ن ا ل أ ر ض تحتاج قبل م ب ا ش ر ة الزرع فيها إ ل ى أ ن تحرث ُ لتحريكها فقط ثم تحرث ُ لنزع بقايا ما كان فيها من قبل ثم تحرث ُ ث ا ل ث ة ل ت أ ك ي د عدم بقاء شيء ف إ ذ ا تقدمت هذه المرات الثلاث من الحلف وضعوا بعد ذلك بذرا فلا تخرج ثمرته بل يسقى ويرقب م د ة حتى يرتفع ثم يخضر ثم بعد ذلك يزهر إ ن كان ذا ل ث م ر ثم بعد إ ز ه ا ر ه يكون إ ث م ا ر ه فكذلك العلم قلبك يحتاج إ ل ى ت ه ي ئ ة تمتد م د ة ط و ي ل ة فتكرار ما ينفعك عليها م ر ة بعد م ر ة بعد م ر ة هو الذي يجعل عندك ع ل م لا تحتاج معه إ ل ى حساب وهذا هو الذي كان عليه العلماء قبل تجد ان احدهم اذا تكلم في هذه المسائل او درس مثل هذه الكتب درسها على البديهه لانه كررها عشرات المرات فصارت علما مستقرا عنده وهي العلم الذي ينبغي ان يكون معك هذا هو العلم الذي يلزمه وهو الذي ينتفع به الناس وما ع ا ذلك فهو امر زائد ان جاء فربح وغنيمه وان لم يات فان معك اصل عظيم من العلم و لو أ ن علم الناس اليوم هو العلم الذي ينفعهم و يحتاجون إ ل ي ه لاستفاد لا الخلق في ا ل أ م ة لكن اليوم تجد أ م و ر ا في ا ل أ م ة ع ظ ي م ة تخفى على الخلق في أ م و ر ي س ي ر ة تتعلق بتوحيد الله عز و جل و تتعلق بالوضوء و تتعلق ب ا ل ص ل ا ة تجد إ ن س ا ن يتخرج من ك ل ي ة ا ل ش ر ي ع ة ي ت و ض أ ثم يغسل يديه ا ل أ ن ف ق ي ن مبتدئا من ا ل ر س و لا يغسل ك ف معه هذا كيف وقع منه ليس ل أ ن ه غبي لا و إ ن م ا وقع معه ل أ ن ه لما درس غسل المرفقين غسل اليدين إ ل ى المرفقين تكلم على هذه ا ل م س أ ل ة من وجوه لا يفتقر إ ل ي ه ا ل م ت ع ل م و ترك ما يفتقر إ ل ي ه و هو بيان حد اليد و ت أ ك ي د ذلك له م ر ة بعد م ر ة فشغل بغير ذلك من الخلاف و ا ل أ ق و ا ل المتعدده و إ ر ا د الحجج والاعتراض عليها وما يجاب به عن ح ج ة كل متكلم فصار العلم الذي ينفعه هو جاهل به بخلاف لو أ ن ه اقتصر على بيان ما ينفعه وكرر عليه م ر ة بعد م ر ة بعد م ر ة انتفع ا ل إ ن س ا ن وقول الله تعالى <تصفيق> ولا تلوم من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له ا إلا ل آ ي ه وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا ا ل آ ي ه وقوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه الايتين وقوله عمن يجيب المضطر الى الله ويكشف السوء الايه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 فالدليل ا ل أ و ل قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ا ل آ ي ة ودللته على مقصود ا ل ت ر ج م ة من وجهين أ ح د ه م ا في قوله ولا تدع من دون الله ف إ ن ه نهي والنهي للتحريم والمنهي عنه عباده ة و ا ل م ن ي عنه عبادة فيكون جعلها لغير الله عز و جل شركا محرما فيكون جعلها لغير الله عز و جل شركا محرما و ا ل آ خ ر في قوله ف إ ن فعلت ف إ ن ك إ ذ ا من الظالمين ل أ ن الظلم هو هو الشرك ل أ ن الظلم هو الشرك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ا ل حديث ا ل أ ع م ش عن أ ب ي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا وفيه ق ص ة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أ ل م تسمعوا قول الرجل الصالح يعني ن ك م ا ن إ ن الشرك لظلم عظيم والدليل الثاني قوله تعالى ثبتوا عند الله الرزق واعبدوه ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله واعبدوه فهو أ م ر بابتغاء ع ب د ة عباده ة ا ل ل فهو أمر ب الله ب ا عبادة ء ومن ج م ل ة العباده المبتغاه ا ل ا س ت غ ا ث ة ومن ج م ل ة ا ل ع ب ا د ة المبتغاه ا ل ا س ت غ ا ث ة والدعاء ل أ ن الناس يفزعون بهما ل أ ن الناس يفزعون بهما عند ورود المدلهمات ووقوع الحاجات ل أ ن الناس يفزعون بهما عند وقوع الحاجات وورود المدلهمات مع قوله في صدر ا ل آ ي ة إ ن م ا تعبدون من دون الله أ و ث ا ن ا أ ي أ ن ك م إ ذ ا جعلتم ذلك لغير الله وقعتم في الشرك لدعائكم غير الله واستغاثتكم به والدليل الثالث قوله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله ا ل آ ي ة والتي بعدها و د ل ل ت ه على مفصول ا ل ت ر ج م ة في قوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله أ ي لا أ ح د أ ض ل ممن يدعو من دون الله فالبالغ ا ل غ ا ي ة في الضلال هو من دعا غير الله فالبالغ ا ل غ ا ي ة في الضلال هو من دعا غير الله وتقدم أ ن هذا التركيب في ا ل ق ر آ ن يدل على بلوغ ا ل غ ا ي ة كقوله ومن أ ظ ل م أ و ومن أ ح س ن أ و ومن أ ض ل أ ي لا أ ح د بلغ ا ل غ ا ي ة في الظلم أ و الحسن أ و الضلال إ ل ا المذكورون في تلك ا ل آ ي ا ت ومن أ ب ل غ الضلال الشرك بالله سبحانه وتعالى في ا ل ا س ت غ ا ث ة والدعاء ومن أ ب ل غ الضلال الشرك بالله عز وجل في ا ل ا س ت غ ا ث ة والدعاء والدليل الرابع قوله تعالى أ م ن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ودللته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله أ م ن يجيب ا ل م ض فضر اذا دعاه ويكشف السوء مع قوله في ا ل آ ي ه اله مع الله فلا اله يدعى ويستغاث به الا الله فلا اله يدعى ويستغاث به الا الله فالاستفهام ث ا للإنكار م ل للانكار عليهم فمتى وقع العبد في دعاء غير الله عز و جل و ا ل ا س ت غ ا ث ة به كان حقيقا بالنكير عليه اذ فزع لغير الله عز و جل بهما فوقع في الشرك و الدليل الخامس ما رواه الطبراني انه كان في زمن النبي صلى الله عليه و سلم منافق الحديث و إ ط ل ا ق العزو إ ل ى الطبراني يراد به يراد به الطبراني الكبير او المعجم الكبير يراد به المعجم الكبير يراد به المعجم الكبير ل أ ن الطبراني له ثلاث معاجم الكبير و ا ل أ و س ط والصغير ف إ ذ ا قيل رواه الطبراني انصرف إ ل ى الكبير منها وهذا الحديث مما رواه الطبراني في المعجم الكبير و إ س ن ا د ه ضعيف ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة من وجهين أ ح د ه م ا في قوله إ ن ه لا يستغاث بي ففيه ابطال الاستغاثه بغير الله ولو بالرسول صلى الله عليه وسلم و ا ل آ خ ر في قوله و انما يستغاث بالله عز و جل فحصر الاستغاثه بالله وحده فحصر الاستغاثه بالله وحده لان انما من ادوات الحصر لان انما من ادوات الحصر الذي يسمى عند علماء البلاغه بالقصر وهو المراد بقول ا ل أ خ ض ر ي تخصيص أ م ر مطلق ب أ م ر ه هو الذي يدعونه بالقصر فحصر ا ل ا س ت غ ا ث ة ا ل و ا ق ع ة من الخلق بالله عز وجل ف إ ذ ا جعلت لغير الله وقع جاعلها لغيره في الشرك, لغير الله وقع جعلها لغير الله في الشرك ومنعه صلى الله عليه وسلم من أ ن يستغاث به على مقدور عليه رعايه للادب مع الله رعايه للادب مع الله و م ب ا ل غ ة في نزع مواد الشرك من القلوب و مبالغه في نزع مواد الشرك من القلوب و حسمها من النفوس و حسمها من النفوس واضح يعني النبي صلى الله عليه و سلم ا س ت غ ا ث و به على رجل منافق و هو صلى الله عليه و سلم يقدر أ ن يغيثهم بزج ذلك المنافق و و منعه و نحو ذلك مما يقدر عليه صلى الله عليه و سلم و مع ذلك ماذا فعل نهاهم عن ذلك لماذا أ د ب ا مع الله و م ب ا ل غ ة في نزع م و د الشرك من قلوبهم ل أ ن ه م كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لا يفتاون يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله عز وجل وهذا من فقه ا ل د ع و ة ف إ ن من أ ر ا د أ ن يصلح أ ح د ا كان في أ م ر لم ي خ ف ف عليه و إ ن م ا يبالغ في نزعه عنه لماذا ل أ ن ه إ ذ ا واقع القريب رجع إ ل ى البعيد ل أ ن ه إ ذ ا واقع القريب رجع إ ل ى البعيد فمثلا إ ن س ا ن مغن إ ذ ا تاب ينقل إ ل ى القصائد ا ل ز ه د ي ة أ م إ ل ى ا ل ق ر آ ن الكريم إ ل ى ا ل ق ر آ ن الكريم لان هذا من فقه ا ل د ع و ة أ ن تبعده عما ن يقربه إ ل ى ما كان إ ل ي ه أ م ا تقريبه منه ف إ ن ه ربما أ ر ج ع ه ولذلك لما قرب ا ل م أ ذ و ن فيه من المحظور انتقل الخلق من ا ل م أ ذ و ن فيه إ ل ى المحظور وهذا من الجهل ب ا ل د ع و ة تجد بعض الناس يتوب من منكر عظيم ثم بعد ذلك يؤذن له بما يتوهم أ ن ه تخفيف للمنكر فيرده إ ل ى سابق عهده ف إ ذ ا أ ر ا د أ ح د أ ن يصلح أ ح د ا من الخلق فينبغي له أ ن يبالغ في نزعه منه لئلا تبقى منه فيه ب د ر محظورة فتسقى فتعيده إ ل ى ما كان ف إ ن الامر كما ذكر ابن ا ل ق ي رحمه الله تعالى فيمن يحور بعد صلاحه أ ن ه بقيت فيه ب ذ ر ة من ا ل ج ا ه ل ي ة سقيت يوما بماء ذنب فردته إ ل ى ما كان عليه هذا أ م ر عظيم يخاف ا ل إ ن س ا ن على نفسه ف ض ا على غيره عن غيره فيخاف أ ن تبقى من ذا الذي منا يسلم من امور ا ل ج ا ه ل ي ة ابن مسعود رضي الله عنه في باب ا ل ط ي ر ة قال إيش و ما منا إ ل ا و ما منا إ ل ا يعني هو أ م ر ا ل ط ي ر ة ما منا إ ل ا يوجد هذا المعنى ما بالك ا ل آ ن ب أ ح و ا ل الخلق لا يكاد ا ل إ ن س ا ن يمتك من أ ح و ا ل ا ل ج ا ه ل ي ة ل م ا عليه حال الخلق في أ ك ث ر البلدان و ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ ز م ا ن من مباعده حكم السريع فلا يكاد يسلم ا ل إ ن س ا ن من وجود معنى ربما يسوقه بالشوق إ ل ى شيء يخالف الشرع فالعاقل يحكم ف ط ة نفسه عن مالوفاتها وتحصين قلبه من العواد ي فلا يفتح م و ز ن ة أ و ن ا ف ذ ة يعبر منها شيء من دخان ا ل ج ا ه ل ي ة فيفسد قلبه فيرده إ ل ى ما كان هذا في إ ص ل ا ح نفسه وكذا في إ ص ل ا ح غيره فيراعي إ ذ ا هدى الله عز وجل أ ح د ا على يديه أ ن ينقله إ ل ى ا ل أ ع ظ م ف إ ن ه إ ذ ا ن ق ل ه إ ل ى ا ل أ ع ظ م انتفع ف إ ن ه إ ذ ا نقله إ ل ى ا ل أ ع ظ م انتفع يعني بعض ال... بعض اهل الذنوب نقلوا مما كانوا فيه إ ل ى العلم مباشر ف ا ن ت ف ع ا ن ت ف ا ع ا كثيرا ل أ ن ه بع إ ذ ا أ ش د ا ل ت ب ع ي أ ع ر ف رجل كان بطاشا فتوه كما يقال في بعض البلاد يعني إ ن س ا ن ما يصد ولا يرد و كان مشهورا بالبطش فهداه الله عز و جل فقال أ ر ش د ه ذلك الذي أ ن س منه و ركن إ ل ي ه ا ل ه د ا ي ة أ ر ش د ه إ ل ى طلب العلم ا ل آ ن لو نقول واحد هذا اسمعنا ب ط خ ا ش يعني قل ما شئت من ا ل أ ل ف ا ظ في يعني ما كان عليه من سوء الحال فلما أ ر ش د إ ل ى العلم أ ق ب ل على العلم ف أ د ر ك في سنوات ق ل ي ل ة ل أ ن ه مع الصدق و كمال ا ل إ ق ب ا ل و غالبا ً أ ن هؤلاء الذين يكونون عندهم ق و ة غالبا ً يكون عندهم ق د ر ة ب ا ر ع ة يكون عند الصبر على العلم ف أ د ر ك هذا ادرك هذا الرجل العلم حتى بعد سنوات ي س ي ر ة أ ن ه ى ك ل ي ة ا ل ش ر ي ع ة بالانتساب و عين كاتبا ً للعهد و هو الذي يراه يقول هذا معقول هذا فلان الذي كان قبل سنوات كامله يعني له بطش وله ص و ل ة وله ج و ل ة كيف يكون هذا ك ا ت ب عدل لكنه إ ذ ا نقل إ ل ى ا ل أ م ت ع و ا ل أ ع ظ م و ا ل أ ع ل ى يحصل الخير وانظر إ ل ى بعض, بعض المشهورين عبد الله بن مسلم القعنا من رجال الصحيحين كان من الشطار يعني من السراط أ ه ل البطش و مع ذلك لما صلح انصرف اي ق ب ل على العلم فهداه الله, الله عز و جل وهدا به إ ل ى اليوم بما رواه من ا ل أ ح ا د ي ث نعم في م س ا ئ ل ا ل أ و ل ى أ ن عطف الدعاء ع ن ي ا ل ا س ت غ ا ث ة من عطف العلم ب ع د ي ن ا ل ف ا ئ د ة لا أ ح د يقول ل أ ح د انك ما تفهم العلم ل أ ن العلم هو ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة و هو يصلي وراء المسلمين يسمع ا ل ق ر آ ن ف أ ن ت عندما تقول لا انت لا ما تفهم العلم لا تذهب للعلم من قال لك هذا يعني الله عز وجل خ ط ب ن ا بشيء ما نفهمه لا يمكن أ ن يكون هذا ه ذ ه من الشبهات التي تقع في قلوب بعض الناس العلم النافع النبي صلى الله عليه و سلم قال في كما في الصحيح من عديد السعيد بن ب ي سعيد المقبول عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال إ ن الدين يسر يعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه و سلم العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه و سلم يسير و سهل ليس معادلات ص ع ب ة حتى يقال فلان ما يفهمه أ و هذا ما ي ص ل ح له الله عز و جل ارتضى هذا له قال اليوم اكملت إ ي ش لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نعم في المسائل الأولى, الاولى ان عطف الدعاء على الاستغاثه من عطف العام على الخاص و الخاص هو الاستغاثه و العام هو الدعاء و بيان ذلك من جهتين ا ل أ و ل ى أ ن ا ل ا س ت غ ا ث ة تكون من الدعاء بمعناه العام فردا من أ ف ر ا د ه أ ن ا ل ا س ت غ ا ث ة تكون من الدعاء بمعناه العام فردا من أ ف ر ا د ه فهي من ج م ل ة امتثال خطاب الشرع المقتن ل ي بالحب و الخضوع و ا ل ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ا ل ا س ت غ ا ث ة تكون من الدعاء بمعناه الخاص من سؤال العبد ربه دفع ما يضره ورفعه من سؤال العبد ربه دفع ما يضره ورفعه فتكون من الجهتين خ ا ص ة ب ا ل ن س ب ة للدعاء فتكون ا ل ا س ت غ ا ث ة من الجهتين خ ا ص ة من الدعاء ا ل ث ا ن ي ة تفسير قوله ولا تجو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ا ل ث ا ل ث ة أ ن هذا هو الشرك ا ل أ ك ب ر الرابع ة أ ن أ ص ل ح الناس لو فعله ايضا لغيره صار من ظ ا ل م ي ن ا ل خ ا م س ة تفسير ا ل آ ي ة التي بادها ا ل س ا د س ة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا ا ل س ا ب ع ة تفسير ا ل آ ي ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ث ا م ن ة أ ن طلب الرزق لا ينبغي إ ل ا من الله كما أ ن ا ل ج ن ة لا تطلب إ ل ا منه ا ل ت ا س ع ة تفسير ا ل آ ي ة ا ل ر ا ب ع ة العاشره ذكر انه لا اضل ممن ن دعا غير الله ا ل ح ا د ي ة عشره انه غافل عن دعاء ا ل د ا ع ي لا يدري عنه الثانيه عشره ان تلك الدعوه سبب لبغض المدعو ل ل د ا ع ي وعداوته له ا ل ث ا ل ث ة ع ش ر ة ت س م ي ة تلك ا ل د ع و ة إ ب ا د ه للمدعو الرابعه عشره كفر المدعو بتلك ا ل ع ب ا د ة ا ل خ ا م س ة ع ش ر ة أ ن هذه ا ل أ م و ر هي سبب كونه اضل الناس ا ل س ا د س ة ع ش ر ة تفسير ا ل آ ي ة ا ل خ ا م س ة ا ل س ا ب ع ة ع ش ر ة ا ل أ م ر العجيب وهو إ ق ر ا ر ع ب د ة الاوثان أ ن ه لا يجيب المضطر الا الله و ل أ ج ل هذا يدعونه في ا ل ش د ا ل مخلصين له الدين ا ل ث ا م ن ة ع ش ر ة حمايه المصطفى صلى الله عليه و سلم حمى التوحيد و التهدئ مع الله باب قول الله باب قول الله تعالى أ ي ش ر ك و ن ما لا يخلق شيئا و هم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراء ا ل آ ي ة مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد بيان برهان عظيم من براهين التوحيد وهو قدره الخالق وعجز المخلوق, وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق فلله ا ل أ س م ا ء الحسنى والصفات العلا و ا ل أ ف ع ا ل الكامله والمخلوق بضد, ذلك والمخلوق بضد ذلك فلله كمال يليق بجلاله فلله كمال يليق بجلاله لا يرتقي اليه المخلوق ولا يبلغه, لا يرتقي إليه المخلوق ولا يبلغه <تصفيق> وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من خطبه م ا ل آ ي ة وفي الصحيح انس رضي الله عنه قال شجا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم يوم اخر من قصرت رباعيته فقال كيف يفنه فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه من الأمر ف م ن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع في ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة من الفجر اللهم ل ا ن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من ا ل أ م ر شيء وفي ر و ا ي ا ت ي د و على صفوان بن أ م ي ه و س ه ي ر بن عمرو ا ل ح ا ر ث بن إ ش ا م فنزلت ليس لك من ا ل أ م ر شيء وفي عن ب ي ذر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أ ن ز ل علي و أ ن ذ ر عشيرتك الاقربين فقال يا م ا ش ر قريش أ و كلمه نحوها اشتروا انفسكم لاغنياكم لا من الله شيئا يا أغني شيئا يا صفية عليه أغني شيئا ويا فاطمة انت محمد سريني مما لي شيت أغني شيئا عباس المطلب لا الله الله الله لا الله فاطمة مما ما لا الله عبد بن رسول وسلم أنك من أنك من أنت محمد صلى أمة من أنك ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة خ م س ة أ د ل ة فالدليل ا ل أ و ل قوله تعالى أن ي ش ر ك و ن ما لا يخلق شيئا الايه ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله ما لا يخلق شيئا مع قوله بعد وهم يخلقون وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أ ن ف س ه م ينصرون وقوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أ ن ف س ه م ينصرون ففيهما بيان عجز المخلوق ففيهما بيان ع ز المخلوق انه لا يخلق ولا ينصر غيره ولا نفسه, أنه لا يخلق ولا ينصر غيره ولا نفسه بخلاف الله عز وجل فهو القادر الناصر بخلاف الله عز وجل فهو القادر الناصر فيكون, المخلوق فيكون المخلوق عبدا ويكون الخالق معبودا ولهذا ي ك و ن ا خ ا معبوداً ل ل ق قال الله عز وجل بعدها ب آ ي ة إ ن الذين تدعون من دون الله عباد أ م ث ا ل ك م اي أ ن آ ل ه ت ك م الذين تعظمونهم هم مثلكم إ ن م ا يصلحون أ ن يكونوا عبادا ولا يصلحوا أ ن يكونوا معبودين ولا يصلحون أ ن يكونوا معبودين كالله سبحانه وتعالى والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه الايه و د ر ا ل ت ه على م ص و ل ا ل ت ر ج م ة ب قوله ما يملكون من قطمير والقطمير ا ل ل ف ا ف ة التي تكون على نواه التمر ر و غ ي التمر ل ل ف ف ا ا ة ي تكون ت نواة على ل ا وغيره فنفى عنهم ملك شيء حقير ومن لا يملك الحقير لا يملك الكبير ومن لا يملك الحقير لا يملك الكبير و إ ن م ا الملك كله لله عز وجل ولذلك قال ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الذين ل له الملك ل ه ربكم ا و تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فاثبت لنفسه الملك الكامل التام ونفى عنهم ملك شيء حقير والدليل الثالث حديث أ ن س رضي الله عنه عنه قال شج النبي صلى الله عليه و سلم يوم أ ح د الحديث متفق عليه و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في إ ن ز ا ل الله قوله ليس لك من ا ل أ م ر شيء بعد قوله كيف يفلح قوم شجوا بيانهم شجوا نبيهم استبعادا منه صلى الله عليه و سلم لفلاحهم استبعادا منه صلى الله عليه و سلم لفلاحهم بعد فعلتهم التي فعلوا ف أ خ ب ر صلى الله عليه و سلم أ ن ه ليس له الحكم على أ ح د من الخلق فاخبر صلى الله عليه و سلم انه ليس له الحكم على احد من الخلق لان عواقب ا ل أ م و ر بيد الله لان عواقب الامور بيد الله قال الله تعالى بل لله ا ل أ م ر جميعا والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أ ن ه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في إ ن ز ا ل ه تعالى قوله ليس لك من ا ل أ م ر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ل ع ن فلانا وفلانا وفيه المعنى المتقدم من حجب الحكم على الخلق عنه صلى الله عليه و سلم و رده إ ل ى الله عز و جل و إ ذ ا كان هذا محجوبا عن النبي صلى الله عليه و سلم فحجبه عن غيره أ و ل ى و أ ح ر ى و قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين في سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الامر شيء ف أ و ل ه م ا و هو حديث أ ن س فيه أ ن ا ل آ ي ة نزلت بعد شج النبي صلى الله عليه و سلم و خسر رباعيته و في ا ل آ خ ر و هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أ ن ه ا نزلت بعد قنوت النبي صلى الله عليه و سلم على اقوام ب ا ل ل ع ن و الصحيح أ ن ا ل آ ي ة نزلت فيهما جميعا فيكون ا ل أ م ر ا ن و ق ع ثم نزلت ا ل آ ي ة فيكون ا ل أ م ر ا ن و ق ع ثم نزلت ا ل آ ي ة فتكون ن ا ز ل ة في هذا وذاك وهو, وهو اختيار البخاري في صحيحه والدليل ه و خ ت ي ا ا ر ب خ ا ا ر ي في صحيحه و ل الخامس حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أ ن ز ل عليه و أ ن ز ل عسيرتك ا ل أ ق ر ب ي ن الحديث متفق عليه ودللته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله لا أ غ ن ي عنكم من الله شيئا وقوله لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا وقوله لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا ففي الجمل الثلاث خبر الصادق المصدوق أنه لا, له في عواقب الخلق. انه لا حكم له في عواقب الخلق فلا يملك لهم شيئا فلا ي ن ب ك لهم شيئا بل الحكم لله الواحد القهار و إ ذ ا كان هذا منفيا عنه فنفه عن غيره أ و لا فليس أ ح د من ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ل ا ئ ك ة و الصالحين و الشهداء و غيرهم من ا ل أ ج ن ا س ا ل ف ا ض ل ة قادرا على أ ن يتصرف بالحكم على أ ح د بما يكون إ ل ي ه في ا ل آ خ ر ة من دار القرار أ ي إ ل ى ا ل ج ن ة أ م إ ل ى النار فيهم س ا ئ ل ا ل أ و ل ى تفسير ا ل آ ي ت ي ن ا ل ث ا ن ي ة ق ص ة احد ا ل ث ا ل ث ة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات ا ل أ و ل ي ا ء يؤمنون في ا ل ص ل ا ة ا ل ر ا ب ع ة أ ن ا ل م ج ع و عليهم كفار ا ل خ ا م س ة أ ن ه م فعلوا أ ش ي ا ء لا يفعلها غالب الكفار منها شدهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل ب ا ل ق ت ل مع أ ن ه م بنوا عمهم السادسه انزل الله عليه في ذلك ليس لك من ا ل أ م ر الشيء السابعه قوله أ و يتوب عليهم أ و يعذبهم فتاب عليهم و آ م ن و ا ا ل ث ا م ن ة القنوت في النوازل ا ل ت ا س ع ة ت س م ي ة المدعو عليهم في ا ل ص ل ا ة ب أ س م ا ء ه م و أ س م ا ء ابائهم ا ل ع ا ش ر ة لعن المعين في القنوت ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة ف ص ت ه صلى الله عليه وسلم لما أ ن ز ل علي ه و أ ن ذ ر عشيرتك ل ق ر ب ي ن ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بحيث فعل ما نسب بسببه الى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم ا ل آ ن ا ل ث ا ل ث ة ع ش ر ة قول ا ل أ ب ع د و ا ل أ ق ر ب لا أ غ ن ي أ ن ك من الله شيئا حتى قال يا ف ا ط م ة بنت محمد لا أ غ ن ي أ ن ك من الله شيئا ف إ ذ ا صرح وهو سيد المرسلين أ ن ه لا يغني شيئا عن سيده نساء العالمين و آ م ن ا ل إ ن س ا ن ب أ ن ه لا يقول إ ل ا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد و غ ر ب ة الدين باب قول الله تبارك وتعالى حتى إ ذ ا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا عيسى وتعالى خ ل ك في النص ل ا س ن ما ي س ق من الشيء باب قول الله تعالى حتى إ ذ ا فز ع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير مقصود ا ل ت ر ج م ة ت أ ك ي د بيان البرهان التوحيدي المتقدم ت أ ك ي د بيان البرهان التوحيدي المتقدم وهو ق د ر ة الخالق وعجز المخلوق وهو ق د ر ة الخالق وعجز المخلوق ف أ ع ا د ه المصنف ت أ ك ي د ا ف أ ع ا د ه المصنف ت أ ك ي د ا ل أ ن أ ع ظ م الشرك إ ن م ا يسري في قلوب الخلق باعتقادهم ا ل ق د ر ة في مخلوق ف إ ن أ ك ث ر الشرك إ ن م ا يسري في قلوب الخلق باعتقادهم ا ل ق د ر ة في مخلوق والفرق بين هذه ا ل ت ر ج م ة وسابقتها في بيان هذا البرهان من وجهين أ ح د ه م ا أ ن المضروب مثلا ان المضروب عجزه مثلا ً في هذا الباب هم ا ل م ل ا ئ ك ة المقربون أ ن المضروب عجزه مثلا ً في هذا الباب ه و ا ل م ل ا ئ ك ة المقربون و أ م ا في الباب السابق فالمضروب عجزه مثلا ً هو المعظم عند المسلمين و هو رسول الله صلى الله عليه و سلم و المعظم عند ا ل م س ر ك ي ن و هي أ و ث ا ن ه و المعظم عند ا ل م س ر ك ي ن و هي أ و ث ا ن ه و ا ل آ خ ر أ ن هذه ا ل ت ر ج م ة تتعلق ببيان عجز مخلوق سماوي أ ن هذه ا ل ت ر ج م ة تتعلق ببيان عجز مخلوق سماوي هم من ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل ت ر ج م ة ا ل س ا ب ق ة تتعلق ببيان عجز مخلوق أ ر ض ي و ا ل ت ر ج م ة السابقه تتعلق ببيان عجز مخلوق ارضي و هو الرسول صلى الله عليه و سلم و اوثان المشركين و أ ص ن ا م ه م و من لطائف ا ل إ ف ا د ا ت أ ن أ و ل شرك في مخلوق سماوي هو شرك ق و م إ ب ر ا ه ي م لما كانوا يعتقدون في ا ل أ ف ل ا ك و ا ل أ ج ر ا م ا ل س م ا و ي ة و أ و ل شرك أ ر ض ي و شرك قوم ي نوح ل م ا اعتقدوه في الصالحين ا ل خ م س ة و نصبوا لهم تماثيل عبدوها من دون الله عز و جل ذكر هذا أ ب و العباس ب ن ت ي م ي ة ا ل ح ف ي د و كلا ل ط ا ئ ف ت ي ن اعتقدت في مخلوق ق د ر ة ليست فيه و لا له في الصحيح عن ابي ه ر ي ر ض ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قضى الله ا ل أ م ر في السماء ضربت ا ل م ل ا ئ ك ة باجنحتها خضعانا لقوله ك أ ن ه س ل س ل ة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إ ذ ا ف ز ي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق, بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها, فحرفها وبدد بين أ ص ا ب ع ه فإسمعه كفه قالت وصفه سفيان بكفه فحرفها يعني حرفها ايش ح ر ف حرف كفه يعني ما جعلها كذا إ ن م ا حرفها أ م ا ل ه وبدد بين أ ص ا ب ع ه يعني فرق بين أ ص ا ب ع ه فصارت بهذا الشكل يعني صارت ك أ ن ه ا درجات ب م يلان كانها درجات, بميلان كأنها درجات الدرج بهذا الشكل مائل واضح من اللطائف ان الله سبحانه و تعالى لم يجعل ا س ت ر ا ق ه م للسمع مستقيما يعني ما ج ع ل بعضهم فوق بعض فوق بعض و ج ه مستقيم و إ ن م ا جعد بشكل إ ي ش بشكل إ ي ش مائل شكل مائل ل أ ن الباطل لا يستقيم لان الباطل لا يستقيم ما يكون أ ب د ا الباطل مستقيم فجاءوا على هذه ا ل ص و ر ة في انحرافهم و ا ل ص و ر ة ا ل ظ ا ه ر ة تدل على ا ل ح ق ي ق ة الباطن دائما ا ل ص و ر ة ا ل ظ ا ه ر ة تدل على ا ل ح ق ي ق ة الباطن لكن بحسب ما يكشف للعبد من العباد من يكشف له حتى في صور الخلق في كلماتهم كذلك يكشف له في ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث يعني من اللطائف أ ن أ ك ث ر أ ط و ل ا ل أ ح ا د ي ث هي أ ح ا د ي ث يوم ا ل ق ي ا م ة إ ش ا ر ة إ ل ى طول من اكثر ل ح د الانبياء تجدها طويله في أ ح ا د ي ث ا ل ق ي ا م ة كحديث ا ل ش ف ا ع ة حديث أ ن س في الصحيحين إ ش ا ر ة إ ل ى طول ذلك اليوم فغالبا ا ل ص و ر ة ا ل ظ ا ه ر ة تدل على ح ق ي ق ة البعض لكن الناس متفاوتون فيما يفتح لهم في ذلك、نعم. فيسمع ا ل ك ل م ة فيلقيها في إ ل ى من تحته ثم يلقيها ا ل آ خ ر إ ل ى من تحته و حتى يلقيها إ ل ى لسان الساحي او الكاهن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 وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د الله تعالى أ ن يوحي ب ا ل أ م ن تكلم بالوحي أ خ ذ ت السماوات منه إ ج ل ه و قال ل ع د ة ش د ي د ة خوفا من الله عز وجل ف إ ذ ا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخذوا لله سجدا فيكون أ و ل من يرفع ر أ س ه جبرائيل ف ي ك ل م الله من وحي بما أ ر ا د ثم يمر جبرائيل على ا ل م ل ا ئ ك ة كلما مر بسماء س أ ل ه ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بوحي لا حيث أ م ر ه الله عز وجل ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة ث ل ا ث ة أ د ل ة فالدليل ا ل أ و ل قوله تعالى حتى إ ذ ا فزع ّ عن قلوبهم ا ل آ ي ة ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله إ ذ ا فزع ّ عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير ف ا ل م ل ا ئ ك ة عاجزون بما يلحقهم من الفزع والله سبحانه وتعالى قادر بما ثبت له من العلو و الكبر عز و جل و الدليل الثاني حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إ ذ ا قوى الله ا ل أ م ر في السماء الحديث متفق عليه و دللته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله حتى إ ذ ا فزع عن قلوبهم مع قوله و هو العلي الكبير و القول في وجه دلالته كالقول المتقدم ل أ ن الحديث تفسير ل ل آ ي ة ا ل م ذ ك و ر ة ل أ ن الحديث تفسير ل ل آ ي ة ا ل م ذ ك و ر ة فقوله في الحديث ك أ ن ه س ل س ل ة على صفوان الضمير راجع فيه إ ل ى إ ي ش إ ل ى قول الله راجع إ ل ى قول الله ك أ ن ه سلسله على على صفوان ك أ ن هذه عند علماء البلاغه ماذا تسمى أ د ا ة تشبيه أ د ا ة تشبيه وهل يقال بالتشبيه بما يتعلق بالله ما الجواب ما الجواب دائما ما التشبيه ح ق الله ايش لا دائما الذي تعرفه من الدين و ا ل أ ص و ل تمسك به والذي لا تعرفه قل لا اعرف يعني ف أ ن ت تعتقد ب أ ن التشبيه من في ولا عندك تردد من في بقي أ ن تنظر في معنى الحديث أ م ا ا ل أ ص ل التشبيه من في طيب ما وجه هذا الحديث يا عبد الرحمن أ ح س ن ت تشبيه للسماع بالسماع ل ل م س م و ع بالمسموع أ ي تشبيه ما يقع في ا ل آ ذ ا ن من السماع أ ن ه ك أ ن ه ب م ن ز ل ة ما يقع فيها عند سماع ا ل س ل س ل ة التي تجر على صفوان يعني على على صخر ومما يبينه حديث جرير في الصحيحين من حديث اسماعيل بن خ ا د عن قيس ب بن حازم عن جرير عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ك م سترون ربكم ايش كما ترون القمر ليله البدر التشبيه هنا تشبيه ا ل ر ؤ ي ة ب ا ل ر ؤ ي ة أ م المرء بالمرئي تشبيه ا ل ر ؤ ي ة ب ا ل ر ؤ ي ة للمرئي بالمرئي وكذلك في الحديث المذكور تشبيه السماع بالسماع لا ل م م س ع ب ل م م س ع تسبيه المسموع س ا ا ع ب ل بالمسموع والمقصود بالسماع هو ما يقع في ا ل أ ذ ن من الصوت ما الأذن يقع في الأذن من الصوت و المسموع هو قول الله سبحانه و تعالى و الحديث و الدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه سمعان لا سمعان كسر سمعان يا عبد الله من أ ي ن تقدم عندنا عبد الرحمن ر ع ي ن ن و ي ة في الفصل ا ل أ خ ي ر الذي ذكره في بيان ج م ل ة من المشكلات ذكر النواس بن سمعان قال بالفتح و الكسر و علقت عليها إ ي ش و الفتح أ ش ه ر و الفتح أ ش ه ر سوف نحافظ تعليقي عليها لماذا ل أ ن ي درستها ر ع ي ن ن و ي ة مرات كذلك انت اذا درستها مرات سيكون محفوظا عندك ربما ا ل آ ن ت س و و عنه لكن إ ذ ا كررت هذا العلم اللازم لك سيكون عندك مثل الفاكه فذكرنا أ ن النووي رحمه ا قال بالفتح والكسر وذكرنا أ ن الفتح أ ش ه ر فيقال سمعان وسمعان والفتح أ ش ه ر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د الله تعالى أ ن يوحي ب ا ل أ م ر الحديث رواه ب ن أ ب ي عاصم في كتاب ا ل س ن ة والبيهقي في الاسماء والصفات رواه ب ن أ ب ي عاصم في كتاب ا ل س ن ة والبيهقي في الاسماء والصفات و إ س ن ا د ه ضعيف ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله ف إ ذ ا سمع ذلك أ ه ل السماوات صعقوا وخذوا لله سجدا مع قوله وهو العلي الكبير فوصف الملائكه ة بما يدل على ع ج ز م ووصف الله بما يدل على قدرته يدل ووصف الملائكة بما يدل على عجزهم ل ى ع ووصف الله عز وجل بما يدل على قدرته نعم ف ي مسائل ا ل أ و ل ى تفسير ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة ما فيها من ح ج ة على إ ب ط ا ل ش ر ك خصوصا من تعلق على الصالحين وهي ا ل آ ي ة التي قيل إ ن ه ا تقطع عروق ش ج ر ة الشرك من القلب قوله رحمه الله وهي ا ل آ ي ة التي قيل إ ن ه ا تقطع عروق ش ج ر ة الشرك من القلب يعني قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذ ر ة في السماوات ولا في ا ل أ ر ض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير فهذه ا ل آ ي ة تقطع عروق الشرك من وجوه أ ر ب ع ة أ و ل ه ا نفي الملك عن معبوداتهم نفي الملك عن معبوداتهم في قوله لا يملكون مثقال ذ ر ة في قوله لا يملكون مثقال ذ ر ة و ا ل ذ ر ة هي إ ي ش هي ا ل و ح د ة ا ل د ق ي ق ة للمخلوقات التي أ ص ل ه ا النواه و ش ر أ ي ك م انا عبد الرحمن ما هي ا ل ن م ل ة طيب ليش ما تكون ا ل ذ ر ة هذه اللي يعرفونها ا ل آ ن ل أ ن هذه الذره الله عز و جل ما يخاطب ما يخاطب الخلق بما لا يعرفون هذا باب يعني باب ما يسمى ب ا ل إ ع ج ا ز العلمي و عليه مؤاخذات ك ث ي ر ة في اسمه و في حقيقته ليس هذا محل بيانه ا لكن جعلوا م خ ا ط ب ة الله أ ن الله خاطب من نزل عليهم اكرام بما لا يعرفون يعني ك أ ن ه عندما قال فمن يعمل مثقال ذ ر ة خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره لان خاطبهم ب ذ ر ة ما يعرفون ه ي ا ل ذ ر ة التي ا ك ت ش ب و ه ا مؤخرا وهذا لا يمكن إ ن م ا خاطبهم بما يعرفون وهي ا ل ذ ر ة التي هي ا ل ن م ل ة ا ل ص غ ي ر ة فيكن في في ا ل آ ي ة المقصود ا ل ذ ر ة ا ل ن م ل ة ا ل ص غ ي ر ة وثانيها نفي كونهم شركاء لله في ملكه نفي كونهم شركاء لله في ملكه كما قال وما لهم فيهما من شد يعني لا شرك لهم في ملك الله لا في السماوات و لا في ا ل أ ر ض و ثالثها نفي إ ع ا ن ت ه م له نفي إ ع ا ن ت ه م له لقوله و ما له منهم من ظهير يعني م ع ي ن فهم لا يملكون و لا يشاركون و لا يعاونون اشباقي إش لهم ا ل يتوهم ي عند أ ص ح ا ب ه م أ ح س ن و رابعها أ ن ا ل ش ف ا ع ة لا تنفع عند الله إ ل ا لمن اذن له و ر ب ع ه ا ان الشفاعه لا تنفع عند الله الا لمن اذن له. له كما قال في ا ل آ ي ة بعدها و لا تنفع ا ل ش ف ا ع ة عنده إ ل ا لمن اذن له فلما انتفت هذه ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع ة انقلعت معها عروق الشرك من القلب ل أ ن من وعى حقيقتها لم يبق ى في قلبه اعتقاد التوجه والتعظيم لغير الله عز وجل ل أ ن ه لا يملك ولا يشارك في الملك ولا يعين عليه ولا يبتدئ ب ا ل ش ف ا ع ة عند الملك سبحانه إ ل ا ب إ ذ ن ه فلا ي ص ر ف أ ن يجعل له شيء من ا ل ت أ ل ي ه والتعظيم والحب والخضوع ا ل ث ا ل ث ة تفسير قوله ق ا ل ا ل ح ق هو العلي ك ب ي ر ا ل ر ا ب ع ة سبب سؤاله من ذلك ا ل خ ا م س ة ان جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا ا ل س ا د س ة ذكر أ ن ه ولمن يرفع ر أ س ه جبريل ا ل س ا ب ع ة أ ن ه يقول لاهل السماوات كلهم ل أ ن ه م ي س أ ل و ن ا ل ث ا م ن ة أ ن الغش يعم أ ه ل السماوات كلهم ا ل ت ا س ع ة ا ل ت ج ا ق السماوات لكلام الله ا ل ع ا ش ر ة ان جبريل هو الذي ينتهي بالوحي الى حيث أ م ر ه الله ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة ذكر استراق الشياطين ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة ص ف ة ركوب بعضهم بعضا ا ل ث ا ل ث ة عشره سبب إ ر س ا ل الشهاب ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر ة أ ن ه ت ا ر ة ي د ر ك الشاب ه قبل أ ن يلقيها وتاره يلقيها في ذ ن وليه من الانس قبل أ ن يدركه ا ل خ ا م س ة ع ش ر ة كون كائن يصدق بعض ا ل أ ح ي ا ن السادسة عشرة كونه يكذب معها م ئ ة ك ذ ب ة ا ل س ا ب ع ة ع ش ر ة أ ن ه لم يصدق كذبه إ ل ا بتلك ا ل ك ل م ة التي سمعت بها السماء الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحده ولا يعتبرون ب م ئ ة ا ل ت ا س ع ة ع ش ر ة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك ا ل ك ل م ة ويحفظونها ويستدلون بها العشرون إ ث ب ا ت الصفات خلافا ل ل م ا ط ل ة ا ل ح ا د ي ة والعشرون التصريح ب أ ن تلك ا ل ر ج ف ة و ا ل غ ش ي ة خوف من الله عز وجل ا ل ث ا ن ي ة والعشرون أ ن ه م يخرون لله سجدا باب هذا اخر البيان على هذه ا ل ج و ن ه من الكتاب و ل س ت ك م ل بقيته في ا ل أ س ب و ع القادم إ ن شاء الله هذا سائل يقول قوله صلى الله عليه وسلم على لسان الله جل وعلا وهذا خطا ل أ ن اللسان لا يكون ص ف ة لله لعدم وقود الدليل به وهو أ ر ا د أ ن ه حديث إ ل ه ي قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث ا ل إ ل ه ي ثم أ ت ي ت ن ي لا تشرك بي شيئا هل المقصود بالشرك الشرك ا ل أ ك ب ر أ م الشرك بنوعين بل المقصود الشرك بنوعين ل أ ن شيئا نكره وقعت في سياق النفي فتعم فيكون بريئا من الشرك ا ل أ ك ب ر و ا ل أ ص غ ر كله و يقول هل صحيح أ ن الشرك إ ذ ا ورد في النصوص ا ل ش ر ع ي ة و ا ل أ م ث ل أ ن يقول في ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة ل أ ن النصوص اصطلاح علماء الجدل ثم شهر لكن ا ل أ و ل ى أ ن يقول في ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة متصلا ً ب أ ل هل يدل على أ ن ه ي ش ب ل الشرك ا ل أ ص غ ر و ا ل أ ك ب ر بل إ ذ ا ورد الشرك و الكفر على هذا البناء فالمراد به الشرك ا ل أ ك ب ر ذكره أ ب و العباس ابن ت ي م ي ة الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم ووجهه أ ن ان أل اذا قارنت المصدر كانت ل ل د ل ا ل ة على ا س ت ف ا ء المعنى المستكن فيه ف إ ن المصدر يستكن فيه حدث وزمن فالحدث الذي فيه هو الفعل الذي نسب إ ل ي ه ف إ ذ ا قلنا الشرك فالفعل الشرك و إ ذ ا قلنا ا ل إ س ل ا م فالفعل ا ل إ س ل ا م و إ ذ ا قلنا التوحيد فالفعل التوحيد فيكون موضوعا ل ل د ل ا ل ة على انغماس ذلك الفعل في ا ل ن ص د ر فيكون عاما جميع أ ف ر ا د ه فمثلا حديث بين الشرك بين العبد والشرك أ و الكفر المراد به ايش ا ل أ ك ب ر او ا ل أ ص غ ر ا ل أ ك ب ر ل أ ن ه محل ب ال وهو مصدر اشرك يشرك إ ي ش اشراكا و شركا اشراكا و شركا فيكون ل الاكبر و محل هذه القاعده اذا اقترنت ال بايش بالمصدر لا اذا اقترنت بغيره فاذا اقترنت باسم الفاعل لم يبق حكمها كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الكافرون لا يستدل غ ت ل ك ا ل ق ا ع د ة على أ ن الكافرون يعني كفرا اكبر ل أ ن ه اسم الفاعل واسم الفاعل يكفي في ثبوته أ ق ل معنى من الفعل فمثلا ً كلكم يكتب فلو أ ر د ن ا أ ن نقول الكاتب فلان والكاتب فلان والكاتب فلان مع اختلاف إ ح س ا ن الكتاب هل يصح أ م لا يصح يصح ل أ ن ه ثبت له قدر من الكتاب فلا تكون د ل ا ل ة اسم الفعل المحلى ب ا ل أ ل ك د ل ا ل ة المصدر إ ذ ا حلي ب أ ل يقول ما الضابط الذي نعرف به ا ل ش ر ا ل أ ص غ ر الضابط الذي يتميز به أ ن ه جعل شيء من حق الله لغيره لا, يخرج به لا يزول به أ ص ل ا ل إ ي م ا ن وطريق معرفته أ ن يكون المذكور موصوفا بالشرك ب ا ل أ د ل ه مما اتفق على أ ن ه لا يخرج العبد به من ا ل إ س ل ا م كقوله صلى الله عليه وسلم الطيره شرك ف إ ن هذا عرف أ ن ه أ ص غ ر لانه جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أ ص ل ا ل إ ي م ا ن يقول هل يقول هل اذا, نسي إذا خشي المرء أ ن تصيبه عين أ و ضرر اذا نسي الاذكار ا ل س ر ع ي ه ك أ ذ ك ا ر الصباح و المساء هل يعد هذا رفعا ً للسبب فوق قدره نعم إ ذ ا تمادى بهذا الوهب و ظن أ ن ا ل ع ي ل ة ا ل ح ق ه و تتابعه بحيث أ ن ه إ ذ ا ترك شيئا ً من الذكر ا ل م أ م و ل به تسلطت عليه فهذا من التمادي في رفع ا ل س ب ا ل م ا د و ن به فوق قدره ومن ابتلي بهذا فينبغي له أ ن يحسم هذه ا ل م ا د ة في قلبه ف إ ن عامه من يضعف قلبه من شيء يتسلق عليه كحال الموسوس ف إ ن الموسوس إ ذ ا ا ب ت د أ ت به ا ل و س و س ة ف إ ن ضعف في مدافعتها واستسلم تسلط عليه الشيطان كذلك المخوفات من العوادي ك ا ل أ ن ف س السريره والاعين ا ل ح ا س د ة إ ذ ا بالغ العبد ف ل ا ن ه م ا ك بالخوف منها تسلطت عليه ف أ د ر ك ت ه يقول هذا كيف أ ر ض ي نفسي الثابت في الصحيحين من حديث عائشه ان ر ق ي ة العبد نفسه تكون ب أ ن يجمع كفيه ثم يقرا أ ف ي ما شاء من ا ل ق ر آ ن و أ ك م ل ه من الوارد سوره الاخلاص والمعوذتين ثم ينفت ثلاثا ثم يمسح فينفت بعد ا ل ق ر ا ء ة ليمازج الريق ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ثم يمسح على ما أ ق ب ل من نفسه وما قدر عليه أ و على الموضع الذي يؤلمه إ ن أ ر ا د بذلك النفت ر ق ي ة خ ا ص ة في مرض ويقوم و كذا لو أ ر ا د أ ن ي ق ر أ بايه الكرسي أ و غيرها ينفد على هذه الصفه يقول كيف يعلم نوع التعلق في التميمه ا ل ق ر آ ن ي ة هل هو للتعليق أ م للمعلق ا ل أ ص ل فيه كونه للتعليق و أ م ا كونه للمعلق مما ذكر ه العلامه ا ل ن باز أ ن ه يكون شركا أ ي ض ا يكون من جنس الشرك ا ل أ ص غ ر محله إ ل ى الفاعل إ ذ ا استبان منه هذا القصد قيل ب أ ن هذا الفعل شرك اصغر و كذلك إ ذ ا كانت ق ر ي ن ة تدل على إ ر ا د ة ذلك كالذي يضع المصحف في ا ل س ي ا ر ة لا ي ق ر أ فيه فهذا إ ن م ا يريد ص و ر ة التعليق يريد أ ن هذا المصحف يكون حافظا ً ل ل س ي ا ر ة فيقع في الشرك ا ل أ ص غ ر يقول هذا أ ن ا طالب بالمستوى ا ل أ و ل في قسم الشريعه و ندرس الروض و غير ذلك من ا ل كتب ا ل م ط و ل ة و لم ندرس ا ل أ ص و ل في العلوم ا ل أ خ ر ى فماذا تنصحني أ ن ص ح ك ب أ ن تجمع بين أ م ر ي ن ا ل ع ن ا ي ة بدراستك ا ل ن ظ ا م ي ة و ا ل ع ن ا ي ة بدينك ب أ ن تتعلم ما يلزمك فدراستك ا ل ن ظ ا م ي ة قد بليت بها وصرت من أ ب ن ا ء هذه ا ل د ر ا س ة فلا تفرق فيها بل اجتهد فيها بحسب ما تستطيع ولكن احرص على م ع ر ف ة دينك الذي يلزمك مما هو مدون في ا ل م ت ن المختصره فاحرص على تعلمها واجمع بينهما واجتهد ا س أ ل من الله عز وجل التوفيق و إ ي ا ك من الركون إ ل ى أ ح د ه م ا دون ا ل آ خ ر فمن الناس من ي ر ك م إ ل ى هذه الدراسات فيضيع ما يلزمه من علم دينه ومن الناس من يقابله فيقبل على ما ينفعه ويفرق ا ل د ر ا س ة ا ل ن ظ ا م ي ة التي أ ل ز م ه بها أ ه ل ه أ و هو أ ل ز م نفسه بها يقول م ن الحكم في مجموعات عبر برنامج الواتس اب يوضع فيها وجه من ا ل ق ر آ ن يوميا و م ش ا ر ك ا ل م ج م و ع ة يضع و علامه ب ق ر ا ء ت ه الوجه و هذا و هذا من باب التعاون و عدم هجر ا ل ق ر آ ن إ ن أ ر ي د بذلك التذكير أ ح ي ا ن ا فلا ب أ س و أ م ا جعله عاده م ض ط ر د ة فلا ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة إ خ ف ا ؤ ه ا ما لم ت أ م ر ا ل ش ر ي ع ة ب إ ع ل ا ن ه ا فمثلا الصلوات الخمس ا ل م ك ت و ب ة هم يرى ب إ ع ل ا ن ه ا ب الصلاه ب م س ا ج ج م ا ع ة و ما عداها ف ا ل أ ص ل فيه السر و مثل هذا يخالف هذا ا ل أ ص ل لكن يستباح منه ما يكون إ ع ا ن ة وتذكيرا ف إ ذ ا أ ر ي د تعويد النفس والمعاونه على ذلك في حال الابتداء في الاقبال على الخير فلا ب أ س أ م ا جعله ع ا د ة وديدانا مطردا ف إ ن ه شبيه بالتوقيف على غير ما ورد يقول كيف السبيل إ ل ى التمييز بين من يدعو إ ل ى الحق ومن يدعو إ ل ى نفسه يعني في قول الشيخ محمد عبد الوهاب في م س أ ل ة باب ما جاء في الدعاء إ ل ى توحيد الله و فيه التنبيه على ا ل أ خ ل ا ص فان كثيرا من الناس لو دعا إ ل ى الله ف إ ن م ا يدعو إ ل ى نفسه التفريق بينهما و التمييز بين من يدعو إ ل ى الحق و بين من يدعو إ ل ى نفسه هو أ ن يهديك الله إ ذ ا هداك الله عرفت من يدعو إ ل ى الحق و من يدعو الى نفسه و لذلك كان النبي صلى الله عليه و سلم في ص ل ا ة الليل كما في حديث ع ا ئ ش ة في صحيح مسلم يقول اهدني لما اختلف به من الحق ب إ ذ ن ك إ ن ك تهدي من تشاء إ ل ى ا صراط مستقيم هذا وهو الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم يكرر كل ل ي ل ة دعاءه بذلك فنحن أ ح و ج إ ل ى أ ن يكرر المرء دوام الدعاء بهذا ل سيما في أ ز م ن ة ا ل ف ت ن ة و ا ل ج ا ه ل ي ة ثم قال هذا السائل أ ي ض ا يقول ما حكم النف في م ا ء زمزم الدعاء عند شربه جائز لا باس به ل أ ن ماء زمزم ماء مبارك كما ت ب ت في حديث أ ب ي ذ ر ف ي صحيح مسلم ف إ ذ ا نفث فيه ا ل إ ن س ا ن وشرب أ و دعا فذلك جائز يقول ما حكم القناع الذي يلبس على الوجه على شكل ص و ر ة م خ ي ف ة بحيث تكون رسما محرم ولا يجوز لوجوه أ ق ل ه ا أ ن ه من ا ل ص و ر ة المنهيه عنها وعند البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال إ ن م ا ا ل ص و ر ة ا ل ر أ س روي ة مرفوعا ولا يصح مع ما في ذلك من الحاق الرعب والخوف بغيره وهو محرم هذا يقول ما هي ح ق ي ق ة ا ل ب ر ا ء من المشركين هل تكون بال... بال... بإبعاد... بالابعاد عنهم بالقلوب أ و ب ا ل أ ب د ا ن أ و بكليهما ا ل ل ا ز م ة بالقلوب و ا ل ك ا م ل ة اجتماعهما بالقلوب و ا ل أ ب د ا ن و أ م ا إ ن كان ا ل إ ن س ا ن في بلد فيه الكفار رجع ا ل أ م ر إ ل ى م س أ ل ة ا ل ه ج ر ة التي قررناها بذلات ا ل أ ص و ل أ ن ه إ ذ ا لم يكن قادرا على إ ظ ه ا ر دينه وجب عليه أ ي ض ا أ ن يبعد عنهم بالبدن أ م ا إ ذ ا كان قادرا على إ ظ ه ا ر دينه جاز له البقاء هناك يقول ما هو ا ل أ ف ض ل ل ا خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة أ و ا ل ق د ر ي ة أ و ا ل أ ف ض ل الجمع بينهما إ ذ ا اجتمع في موضع واحد جمع ب ي ن ه م أ م ا إ ذ ا ف ر د فكل واحد منهما يستعمل في محله لكن إ ذ ا كان الموضع موضعا يجتمع فيه الشرع والقدر كالمرض فالمرض من الشرع أ ل ن ف ع ل النفس ورقيتها ومن القدر هذه ا ل أ د و ي ة فيجمع بينهما ا ل إ ن س ا ن و الاقتصار على القدر دون الشرع فيه ضعف إ ي م ا ن ي توحيدي ا ل إ ن س ا ن الذي يفزع إ ل ى ا ل أ د و ي ة ا ل ق د ر ي ة و لا يدعو الله و لا ينفت على نفسه في إ ي م ا ن ه ضعف و رقه يقول ما حكم ا ل ر ق ي ا ل ج م ا ع ي ة راق ي ق ر أ على م ج م و ع ة في وقت واحد هذا جالس إ ذ ا اراد أنه يرقي على ج م ا ع ة أ م ا م ه يرقي وينفذ عليهم بحيث تصيبهم هذه هذه النفتات جائز إ ذ ا كان أ م ا م اثنين أ و ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع ة ثم ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وينفذ بما يصيب هؤلاء ا هذا جائز واما كان يجلسهم بعيد عنه ثم ي ق ر أ ب ي ق ر ل و ن هذا ليس ر ق ي ة هذا ا س م ا ع ا ل ق ر آ ن الكريم ل أ ن ا ل ر ق ي ة تكون فيها النفذ يقول هل قطع ت م ي م ة من إ ن س ا ن خاص ب أ ه ل ا ل س ل ط ة يعني الولايه و إ ذ ا كان الجواب بلا أ ل ا يخالف من يقول ب أ ن ا ل إ ن ك ا ر بيد خاص بما له من الولايه يعني أ ث ر ح د ي ث ه رضي الله عنه ا ل س ل ط ة تكون نوعان ح ق ي ق ي ة و ح ك م ي ة ح ق ي ق ي ة من تنسب إ ل ي ه و ح ك م ي ة ك أ ن يكون معظما من عالم أ و صالح أ و صحابي فيقبل الناس منه ف ح د ي ث ه عندما فعل ذلك لا يراجعه الرجل فيما فعل أ ن ه أ م ر غير مقبول منه ل أ ن الناس كانوا يقبلون من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم هذه آ خ ر ا ل أ س ئ ل ة في هذا المجلس إ ن شاء الله نجيب على ا ل أ س ئ ل ة ا ل ب ا ق ي ة في المجلس ا ل آ خ ر هذه نتائج اختبار ا ل أ ر ب ع و ن ن و و ي ة قبل أ ن اذكر اختبار نبي إ ل ى أ م ر مهم الدرس ا ل أ خ ي ر كان ايش كان اخر درس لنا كتاب التوحيد متى قبل اسبوعين و كان عندنا فيه ايش اختبار فلما كنت اتكلم في الاختبار اكثر الاخوان قاموا و خرجوا و لو كان في ا ل ج ا م ع ة ما خرجوا انتظروا حتى ي أ خ ذ ج الدكتور مع ا ل ق ا ع ة ث م بعد ذلك يخرجون لماذا لان اكثر الناس محجوبين عن ح ق ي ق ة العلم الشرعي ف هم صاروا العلم النظامي يلتزمون ما ي ن ب ر ي و العلم الشرعي لا ما يلتزم لان صار ع ب عبد وهذا مما لا ينبغي ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا حضر مجلس علم من أ د ب ه أ لا ينصرف إ ل ا بانصراف في من فيه أ م ا أ ن نكون بعضنا جالس وبعضنا خارج وبعضنا يتحدث في اخر المسجد وين ج م ا ع ة المسلمين وين ص و ر ة ا ل ج م ا ع ة و إ ن العلم ولزوم الصلوات في المساجد تعين الناس عن اجتماعهم و أ ل ف ت ه م اختلاف ا ل أ ح و ا ل الظاهر ينتج اختلاف ا ل ب ا ط ن وهذا لما صار غير م ر ع ي عند الناس صار ي أ ت ي طالب العلم و يشوف ز م ي ل ة الدرس ثم يمر معه في ا ل ق ا ع ة في الجامعه ي ط ر ق في الجامعه ما يسلم عليه ل أ ن ه مو من زملاء ا ل ق ا ع ة زملاء القاعه سلم عليهم صبحكم الله وبخير كيف الحال واحد يدرس معه في المسجد ثلاث سنوات تجده إ ن كان طيب من بعيد سلم ع ل ي ك فيها طيب ليه هذا العلم الذي ي ر ج ع أ ن يكون لله أ م ا علم ا ل ج ا م ع ة ت خ ا ف أ ن يكون لغير الله فينبغي ا ل إ ن س ا ن أ ن يعرف حق العلم الحقيقي الذي هو العلم الذي يتطوع ا ل إ ن س ا ن بطلبه لا يفرض عليه وهو العلم الذي لا يعطى عليه د ر ج ة ولا ش ه ا د ة ولا و ظ ي ف ة فينبغي ا ل إ ن س ا ن يعرف هذا الحق لينتفع بعلمه ل أ ن ه إ ذ ا لم يعرف هذا الحق لا ينتفع بعلم قال يوسف بن الحسين بالادب أ د ب تفهم ل ل ل م ب ا أ تفهم العلم و أ ن ا أ ق و ل ب ا ل أ د ب تنتفع بالعلم إ ذ ا صار ا ل إ ن س ا ن م ت أ د ب عارفا ل أ د ا ب العلم و أ ح ك ا م ه نفعه الله بالعلم وصار له أ ث ر في حاله وقاله